كتاب أبان الذي في السماوات. الكاتب قداسة البابا الانبا شنوده الثالث. بصوت رامي يوسف. مقدمة صلاة أبان الذي صلاة مثالية. يكفي أن الرب نفسه هو الذي علمنا إياها. ولذلك يسمونها الصلاة الربيه ونحن نرددها مرات كثيرة في كل يوم سواء في صلوات الأجبية أو في كل اجتماعاتنا الروحية وفي مجالات عديدة جدا لذلك ينبغي أن نعرف أعماقها حتى لا نصليها بطريقة روتينية إنما بروح من اجل هذا طبعنا لك هذا الكتاب وجعلنا لكل طلبه من طلبات هذه الصلاة بابا خاصا قدمنا لك فيه تأملات كثيرة يمكن أن تكون في ذهنك أثناء الصلاة او تفتح لك مجالات لتأملات أخرى حسب ما يعطيك الروح. وكنا قد ألقينا بعض محاضرات متتالية عن الصلاة الربيه في سنة 1980 في قاعة كنيسة ماري موركوس بمصر الجديدة نشرت في جريدة وطن في حينها ثم أضفنا إليها تأملات أخرى وقدمناها لك بوضعها الأخير في هذا الكتاب إنني أريد أن أقدم لك أيها القارئ العزيز تأملات في كل صلوات الأجبية بمعونة الرب وقد نشرت لك من قبل كتاب عن صلاة الشكر وعن المزمور الخمسين مع كتب أخرى عن تأملات في بعض مزامير الأجبية وأرجو بصلواتك أن أكمل التأملات في كل صلوات الأجبية حتى نصليها معا بروح وفهم وعاطفة وعمق ونصلي أن يقبل الرب صلواتنا روحانية الصلاة ما أجمل أن يصلي الإنسان إنه يشعر في صلاته إنه قد انتقل من مستوى الأرضيين إلى مستوى السمائيين لكي يشارك الملائكة في طقسهم إن الصلاة شرف عظيم لا نستحقه فنحن بها ندخل في عشرة مع الله ونذوق وننظر ما اطيب الرب وفيها تكون أذن الرب ملتصقة بأفواهنا ما هي الصلاة إذن؟ واحد الصلاة في معناها البسيط هي حديث الله ولكن هل هي حديث اللسان أم هي حديث القلب لا شك أنها حديث القلب ولذلك فإن السيد المسيح وبخ الذين يصلون بشفاههم فقط وذكرهم بقول الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا مرؤس سبعة ستة إذن الصلاة ليست مجرد كلام ولا مجرد محفوظات أو تلاوات اثنين إنما الصلاة من الناحية الروحية اشتياق إلى الله وفي هذا يقول داود النبي كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى اجيء واتراء قدام الله مزمور 42 آية واحد ويقول ايضا يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشت نفسي إليك مزمور تلاتة وستين واحد كما تشتاق نفسك إلى الله وتكلمه عن شوق تشعر أنك تكلمه من قلبك وتستفيد من الصلاة تلاتة لأن الصلاة ليست مجرد اشتياق إنما اشتياق صادر عن حب فالصلاة تبدأ اولا في القلب حبا ثم ترتفع إلى الذهن افكارا ثم ينطق بها اللسان الفاظا هي أصلا حب يقول فيه المرتل محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي مزمور 119 من محبته لله الله اسم الله لاصق بعقله لاصق بقلبه هو طول النهار تلاوته بل يقول له أيضا باسمك أرفع يداي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم مضمور 63-4 فالصلاة هي إذن شبع روحي بالله كما يتغذى الجسد بالطعام تتغذى الروح بالوجود في حضرة الله وبالحديث مع الله وبالصلة القلبية مع الله إن كنت تصلي ولا تشعر بشبع فأنت في الواقع لا تصلي كما تسري نقطة الماء في النهر إلى أن تصب في البحر الكبير وتندمج فيه هكذا قلب الإنسان يسري في الصلاة إلى أن يتحد بقلب الله وأول وسيلة لذلك هي الصلاة لذلك قيل خمسة إن الصلاة هي جسر ذهبي يصل بين الخالق والمخلوق إنها تذكرنا بسلم يعقوب الواصل بين السماء والأرض يصعد عليه الملائكة يوصلون الصلوات وينزلون باستجابة الله ستة قيل أن الصلاة هي عمل الملائكة أو هي أنشودة الملائكة تصوروا السيرافين وقوفا أمام العرش الإلهي يقولون قدوس قدوس قدوس أشعياء ستة وترتوي بها نفوسهم هذه هي الصلاة صدقوني إن كثيرين يقولون إنهم يتحدثون إلى الله بينما في الواقع هم لا يصلون لأنه حديث لا مشاعر فيه ولا عواطف ولا صله سبعة لذلك الصلاة هي صله مع الله وهكذا تشعر بالوجود في الحضرة الإلهية تشعر بوجود الله وبوجودك مع الله وبالصلة بينكما البعض يظنون أن الصلاة مجرد ألفاظ ينطقونها وينمقونها، بينما لا توجد بينهم وبين الله صله أريد أن أضرب لكم مثلا لنفرد أن أمامنا لمبات كهربائيه قوية جدا ونجفات جميلة وكشافات ومع ذلك هي ليست متصلة بالتيار الكهربائي. فما قيمتها إذن؟ وما فائدتها للإنارة؟ لا شيء كذلك في صلاتك لا بد أن تشعر بهذا الطيار يجري في عروقك تمانية تشعر بلذة في الوجود مع الله ترى الصلاة متعة روحية وهكذا ان بدأت الصلاة لا توجد قدرة على إنهائها كلما تريد أن تختم صلاتك لا تستطيع، بل تقول له دعني أبقى معك فترة أخرى. لا أريد أن أفارقك، لا أريد أن أقطع حديثي معك. وتتشبه بعذراء النشيد التي قالت أمسكته ولم ارخه نشيد 3 أربعة 9- هذه الصلاة هي تنقية للقلب. مع الصلة مع الله يتطهر القلب ويستحي الذهن أن يتقبل أي فكرة خاطئة أو يتعامل معها يقول لنفسي كيف أفكر في هذا الأمر وأنا الذي كان كل فكري مع الله وهكذا تراه يصد كل فكر خاطئ يأتي إليه بل أن الصلاة تجعله يزهد هذا العالم وكل ما فيه كما قال الشيخ الروحاني إن محبه الله غربتي عن البشر والبشريات أي جعلتني غريبا عنها لاني صرت من وطن آخر سمائي سئل الشيخ يحن الأسيوت مرة ما هي الصلاة الطاهرة فقال هي الموت عن العالم أي أن الإنسان الذي ينشغل قلبه مع الله بالتمام في الصلاة يكون العالم ميتا بالنسبة إليه لا يحيى فيه هو يصلي والعالم لا وجود له في زمنه ولا يحس بهذه الدنيا وما فيها عشرة الصلاة شرف بالنسبة إلى الإنسان وتواضع بالنسبة إلى الله فمن نحن الطراب والرماد حتى نتحدث إلى الله ملك الملوك ورب الأرباب حقا إن هذا شرف عظيم بالنسبة إلينا لا نستحقه وهو تواضع من الله إذ يتحدث إلينا بينما قد نجد صعوبة في التحدث إلى بعض عبيده من البشر حداشر الصلاة هي أغذ وليست عطا احذر من أنك تفكر في وقت من الأوقات أنك حينما تصلي إنما تعطي الله وقتا وتعطيه مشاعرا ولذلك تعتذر عن الصلاة أحيانا وتقول ليس لدي وقت كلا بل أنت في الصلاة تأخذ من الله الكثير تأخذ بركة وعشرة طيبة ومتعة روحية وهبات لا تحصى وهكذا نقول الله في القداس لست أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك أنا المحتاج أن اخذ منك حينما أصلي يريحني ويسعدني مجرد الشعور بأنني في حضرتك الشعور بالأمان في حضرة الله القوي والمتحنن والرحيم في حضرة الاب الذي يحب أولاده ويمنحهم من قلبه ومن عطفه اتناشر الصلاة هي أغنية نقدمها إلى الله من قلوب سعيدة به داود النبي حينما كان يغني مزاميره لم يكن يصلي بالمزمار فقط بل احيانا بالعود وبالكثاره والعشره اوتار واحيانا معه جوقه عجيبه من المغنين والموسيقيين يستخدمون هذه الالات الموسيقيه وايضا البوق والصنج والصفوف والدفوف وباقي آلات العزف الكل معا يغنون للرب أغنية جديدة في فرح بالرب كما حدث مع مريم النبي أخت موسى وهارون إذ أخذت الدف في يديها وخرقت وراءها النساء بدفوف ورقص وهي تقول رنموا للرب فإنه قد تعظم خروج 15 20 حقا ما أجمل أن تكون الصلاة أغنية يقول الرسول بمزامير وتسبيح وأغاني روحيه مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب أفاسوس خمسة تسعة عشر تلات إذا هي وقت فرح بالرب وهكذا نجد غالبية صلواتنا ملحنه ومنغمة ولها موسيقاها تغني بها للرب أغنية جديدة، وبالمثل صلاة القداس الإلهي هي أيضا أغنية روحية مرتله وكذلك صلوات الإبصار وكل التسابيح، حتى كراءة المزمور والإنجيل أثناء القداس الإلهي هو أغنية نقدمها إلى الله إنها قلوب فرحة بالرب. تقف أمامه وتغني لا نضرب على أوطار عود بقدر ما نضرب على أوطار قلوبنا فالألحان عندنا هي صلاة والصلاة هي لحن هي أغنية كلما نوجت في حضرة الله تمتلئ قلوبنا فرحا بالرب ونغني له في كل المناسبات بكل عواطفنا حتى في مناسبات الحزن تغني أيضا في حضرة الرب باسلوب الحزن إنما هي عواطف مقدمه لله قديما كان كل مزمور له لحن، مثل المزامير الأخيرة التي تكون الهوسات الثاني والثالث والرابع هذا هو العنصر العاطفي في الصلاة وهنا نذكر أن الصلوات المقبولة لها صفات صفات الصلاة المقبولة ليست كل صلاة مقبولة أمام الله فهناك صلوات رفضها مثل صلوات المرائين وصلوات قسات القلوب الذين قال لهم حين تبسطون أيديكم استروا عيني عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملان دماً أشعياء واحد خمستاشر فما هي صفات الصلاة المقبولة إذن؟ واحد ينبغي أولا أن نصلي بفهم بحيث كل كلمة نقولها في الصلاة تكون فاهما لمعناها كل كلمة تقولها لها عمقها عندك كل كلمة في صلاتك يشترك فيها اللسان مع العقل والقلب والمشاعر والجسد يشترك فيها الإنسان كله كما نقول في بعض صلواتنا قلبي ولساني يسبحان القدوس فالصلاة ليست مجرد كلام بل لسانك يتحدث وعقلك مركز في الكلام ومعانيه وتشترك مشاعرك وكل قلبك وروحك تقود العملية كلها اثنين، وأيضا يشترك جسدك وتشترك حواسك في الصلاة جسدك يشترك بالركوع وبالسجود وبالخشوع ورفع النظر إلى فوق وجميع الحواس فلا يتشتت السمع والبصر هنا وهناك ولا تتشتت الحركات، بل يكون الإنسان ثابتا باحترام شديد في صلاته يعرف أمام من هو واقف إن الشاروبيم بيم وهم يقفون أمام الله بجناحين يغطون وجههم وبجناحين يغطون أرجلهم من هيبة الله الذي يقفون أمامه فكم بالاولى نحن إن الأب الكاهن في صلاة الصلح في القداس يمسك بلفافة أمام وجهه رمزا لهيبه الله الذي يقف أمام عظمته وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة أيضا بفكر مجتمع غير مشتت فلا يصح أن تتكلم مع الله وافكارك شاردة في موضعات أخرى بل حاول أن تجمع افكارك وتركزها في الصلاة ويحسن أن تمهد لذلك بكراءة روحية أو بترتيلة أو تأمل ولا تقف للصلاة وعقلك مجهول بشتى الموضوعات البعض يغمد عينيه أثناء الصلاة حتى لا ينشغل بصره بأمور تجلب له افكارا المصلي الحقيقي لا يحس بكل ما حواليه هو مع الله فقط وحده كما أن الإنسان إذا صلى بفهم سيصلي حتما بتركيز وعمق. كما يقول داود من الأعماق صرخت إليك يا رب مزمور 131 من عمق قلبي من عمق مشاعري من عمق احتياجي من عمق مشاكلي وسقطاتي أريد أن ارتفع إليك أربعة مثل هذه الصلاة لابد أنها تكون بحرارة لأن الإنسان يسكب نفسه أمام الله انظروا إلى حنة التي صارت أما لساموئيل النبي يقول الكتاب عنها أنها صلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وإنها كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحركان وصوتها لا يسمع حتى ان عال الكاهن ظنها سقرا ساموئيل الأول واحد على الآية عشرة بكل عواطفها كانت تصلي بكل حرارة بنفس منسكبة أمام الله وما أجمل ما قيل عن إلي النبي أيضا إنه صلى صلاة يعقوب 5 17 ماذا تعني عبارة صلى صلاة تعني أنها ليست أي كلام بل صلاة لها عمقها ولها حرارتها يصلي صلاة اي يصلي بالمعنى العميق لهذه الكلمة فقد يقف كاهن أمام المذبح وتشعر في أعماقك أنه يصلي بينما يقول كاهن آخر نفس القطع من القداس فتلحظ أنه يتلو كلاما ولا يصلي وقد تسمع لحنا واحد من اثنين من المرتلين فتحس أن أحدهما يصلي أما الآخر فيقدم نغمات وألحان بلا روح بلا صلاة هناك إنسان يزعم أنه يصلي ولا يصل إلى السماوات من صلاته شيء بينما آخرا يصلي فإذا واحد من الأربعة والعشرون كاهنا الذين تحدث عنهم سفر الرؤية يأتي ومعه مجمرته الذهبيه فيحمل فيها هذه الصلاة لتصعد قرائحة بخور أمام الله. إنه صلى صلا. بعض الملائكة في السماء يشتمون رائحة بخور زكية، فيبحثون عن سببها ويكون أن فلانا قد وقف يصلي. الصلاة حرارة قد تظهر في ألفاظ الصلاة أو في قوتها أو في لهجتها وقد تظهر في دموع صاحب الصلاة. أما عبارة أن الإنسان يسكب نفسه في الصلاة فلست أجد الفاظا في اللغة يمكن أن تعبر عنها أتركها لكم لتفهموها بأنفسكم ولكن على الأقل أقول إن الإنسان يعصر نفسه عصرا ويسكبها أمام الله خمسة تصلي أيضا بتأمل فمثلا ان صليت الصلاة الربيه ووصلت إلى عبارة ليأتي ملكوتك يمكن أن تدخل في عمق مفهوم هذا الملكوت كأن يملق الرب على قلوب الناس وافكارهم وعلى أهدافهم ووسائلهم أو أن تتأمل ملكوت الله على الأمم والشعوب والممالك التي لا تعرفه أو تسرح في الملكوت الابدي. في أرشليم السمائية وهكذا تجد نفسك في تأملاتك وأنت داخل في عمق أعماق هذا الملكوت ستة صفات أخرى كثيرة هناك صفات أخرى كثيرة للصلاة المقبولة كأن تكون صلاة بحب كما سبق أن قلنا وكذلك صلاة بخشوع وصلاة بإيمان يؤمن المصلي أن الله سيستجيب صلاته أو على الأقل يؤمن أن الله سيعمل ما فيه الخير له ابانا الذي مقدمة إن الصلاة الربية هي صلاة مثالية نمو ذكية. تحمل الكثير من المعاني الروحية لو دخل المصلي إلى أعماقها وأدخلها إلى أعماقه لامكنه أن يكتفي بها دون أي صلاة أخرى هذا إذ صلاها بفهم وتأمل وعمق أما إذا صلاها بسرعة روتينية ولم يشعر بروحانية الصلاة يكون العيب في السرعة والروتينية وليس في هذه الصلاة يكفي أنها تسمى الصلاة الربية لأن الرب علمنا إياها ففي عظته على الجبل التي تعتبر دستورا للمسيحية قال صلوا أنتم هكذا ابانا الذي في السماوات متى ستة من تسعة لتلات عشر وفي إحدى المرات سأله واحد من تلاميذه قائلا علمنا يا رب أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه ولا شك أن التلاميذ كانوا يصلون ويعرفون كيف تكون الصلاة ولكن السؤال كان يحمل معنى معرفة الصلاة المثالية فقال لهم الرب متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات لو أحد عشر من واحد 4 وعبارة متى صليتم فقولوا جعلتنا نقول هذه الصلاة باستمرار بها تفتتح كل صلاة تقصية وكل صلاة من صلوات الأجبية وكل صلواتنا الخاصة وبها نبدأ كل اجتماع وبها نختم ولسنا نحن فقط الذين نستخدم صلاة أبان الذي بل كل كنائس العالم أيضا. ما دام الله قد علمنا هذه الصلاة إذن فهي توافق مشيئته كثيرا ما نصلي صلوات نعبر فيها عن أفكارنا ورغباتنا ومشيئتنا الخاصة ولا ندري هل توافق مشيئة الله أم لا أما في الصلاة الربية فإننا نخاطب الله بكلماته هو بطلبات علمنا هو أن نقدمها فهي موافقة تماما لمشيئته الإلهية وهكذا نصليها ونحن مطمئنون واثقون أننا لا نطلب من الله إلا ما يريد هو أن نطلبه هذه الصلاة تشمل على سبعة الباطن الثلاثة الأولى خاصة بالله والباقية خاصة بنا وكما أنه في الوصايا العشر التي كتبها الله بإصبعه خروج 31-18 كان اللوحة الأول خاصة بالوصايا تجاه الله وكان اللوح الثاني خاصا بالوصايا المتعلقة بمعاملات البشر والبشريات ذلك لأن العلاقة بالله أهم وإن استطعنا أن نكون في علاقة طيبة مع الله فإننا سنكون وبالتالي وبالضرورة في علاقة طيبة مع الناس وهكذا الصلاة التي علمنا إياها التلبات الثلاثة الأولى منها خاصة بالله ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك أما الطلبات الأربعة الأخيرة فهي خاصة بنا خبزنا أعطنا واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير تعلمنا هذه الصلاة أن الله ينبغي أن يكون أولا نحن نطلب قبل كل شيء من أجل أن يكون اسم الله مقدسا بين الناس وأن تكون مشيئته نافذة وملكوته قائما فهذا هو المهم بغض النظر كانت طلباتنا أو لم تكن نطلب أولا ملكوت الله وبره متى ستة تلاتة وتلاتين. إننا إن أحببنا اسم الله ومشيئته وملكوته فلا بد أن أمورنا الخاصة ستتحسن وباقي تلباطنا ستستجاب وكل هذه تزاد لنا حتى دون أن نطلب إن الله هو الأول في الوصايا العشر والأول في الصلاة الربية وكذلك هو الأول في الطاعة لأنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس أعمال 5 29 وإن كان هناك ما يرد الناس على حساب طاعة الله فالله يفضله حتى لو, لو غضب الناس وفي ذلك يقول الرسول إن كنت بعد أرد الناس فلست عبدا للمسيح غلط يا واحد عشر هذا الذي قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني متى عشر سبعة وثلاثين والله أيضا الأول في الحب فقد قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى متى اثنين وعشرين سبعة وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين. وطبيعي إن كان الإنسان يحب الله من كل قلبه فلا بد أنه وبالتالي سيحب قريبه تحب الله ومشيئته وملكوته ثم بعد ذلك نطلب لأنفسنا ونحن في الصلاة نطلب من الله وليس من البشر فقد قال الكتاب ملعون من يتكل على غراع بشر أرمية سبعتاشر ويقول المزمور الاتكال على الله خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء مزمور 117 في كل احتياجاتنا نتجه إلى الله نرفع إليه قلوبنا قبل أيدينا لأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة إنما هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار يعقوب واحد سبعتاشر الله مصدر كل خير هو يريد أن يعطي وهو قادر أن يعطي وهو وحده الذي يعطي وليس البشر وفي بعض صلوات الكنيسة نكرر عبارة من الرب نطلب حتى العطايا التي نأخذها من الناس إنما نأخذها من الله عن طريقهم هو الأصل هو الذي اعطاهم ما يعطونه لغيرهم وهو الذي وضع في قلوبهم أن يعطوا لذلك فنحن نطلب منه كل تلباطنا كذلك فإن العطية التي نأخذها من الله نضمن أنها سليمة وصالحة ثم يقول بعد تلباطنا بالمسيح يسوع ربنا ذلك لان الرب قال لتلاميذه. كل ما طلبتموه من الآب باسمي يعطيكم الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا يوحنا ستا تلاتا وعشرين واربع وعشرين وقال ايضا لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي يوحنا خمستاشر ستاشر وقرر عباره تطلبون باسمي في يوحنا ستاشر 26. فنحن لذلك نقدم كلة الباطنة باسمه ونختم هذه الصلاة الربية بتمجيد لائك بالله هذا الله المعطي نتجه إليه كأب ونقول له يا أبانا أبانا إننا نكلم الله في هذه الصلاة ليس كملك أو خالك إنما نكلمه كاب لقد بدأ السيد المسيح يدخل الناس في عاطفية الصلاة ومشاعر الصلاة الابن يكلم أباه وليس المخلوق يكلم خالقه أو العبد يكلم سيده نحن نكلم الله كاب ومن هنا كانت الصلاة حديثا عاطفيا بين ابن وأبيه في غير استجداء أو توسل فإذا خرجت صلواتكم عن هذا المستوى تكونون قد خرجتم عن روحانية الصلاة الربانية لقد علمنا السيد أن نخاطب الله قأب ونتذكر أن علاقتنا بالله ليست علاقة عبودية أو مجرد علاقة مخلوقات بخالقها إنما هي علاقة ابناء بأبيهم والله نفسه يفضل أن يدعى أبا ويسمينا ابناء ونحن في صلاتنا إنما نطلب من الله بداله البنين وأبوة الله لنا معروفة منذ القدم فقد قيل في مقدمة قصة الطوفان. رأى الله بنات الناس أنهن حسنات تكوين ستة بنات الناس من نسل قاين القاتل أما أبناء الله فهم نسل شيث الذي أنجبه آدم بعد مقتل هابيل تكوين أربعة خمسة عشرين وستة حينئذ ابتدى أن يدعى باسم الرب أما أبناء قاين فلم يدخلوا في النسب الإلهي وفي سلسلة أنساب السيد المسيح قيل ابن أنوش ابن آدم ابن الله لو ثلاثة ثمانية وهذا يدل على أن آدم دعي ابن الله كل مؤمن بالله يسميه الله ابنا يوحنا واحد اتناشر وهكذا يوجه إليه الوصية قائلا يا ابني أعطني قلبك أمثال 23-26 وفي سفر اشعياء النبي يكرر هذه العبارة فيقول الله فإنك أنت أبونا أنت يا رب أبونا أشعياء 63-16 والآن يا رب أنت أبونا وكلنا عمل يديك أعمال 64-8 العجيب أنه حتى الخطاه لا يتخلى الله عن أبوته لهم هكذا يقول في اول سفر اشعياء النبي ربيت بنين ونشاتهم اما هم فعصوا علي اشعياء واحد اي اثنين انهم بنون على الرغم من كونهم عصاه ولعل هذا يذكرنا بقول الرب ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد لو 15 كان ميتا وكان ضالا ومع ذلك كان لا يزال ابنا وأبوة الله لنا ركز عليها السيد المسيح كثيرا في العهد الجديد وقال لنا الله أبوكم السماوي والله كأب يعرف احتياجاتنا إنه يعرفها حتى دون أن نطلب ودون أن نصلي وكما يقول الإنجيل المقدس أبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لهذا هو يوفي كل احتياجاتنا غير منتظر منا أن نطلبها في الصلاة ثم يقدمها لنا من اجل هذا السبب يجب أن ترتفعوا عن مستوى الطلبات المادية مركزين قلوبنا في الروحيات لأن هذه الماديات يقدمها الله كاب دون أن نطلب بل إنه أكثر من هذه يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والطالحين ويشبع كل حي من رضاه دون طلب إنه يوفي حاجات أولاده كجزء من عمل رعايته قأب لهذا ما كان القديسون يهتمون بأن يطلبوا شيئا من أمثال هذه الاحتياجات إنما كانت صلواتهم هي تفرغ للتمتع بمحبة هذا الأب هنا ونرى أمامنا حقيقة لا شك فيها وهي أن أبوة الله لنا تدل على رأفته وحنانه ولهذا يقول داود النبي في المزمور كما يتراءف الأب على البنين هكذا يتراءف الرب على خاء فيها لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن مزمور 103-13 إنه يعرف ضعفنا ويشفق على ضعفاتنا كاب وهو لا يريد لنا ذله العبيد إنما عواطف الأبناء نحو ابيهم نحبه لأنه هو أحبنا أولا رسالة يوحنا الأولى 4 آية 19 عبارة أب تدل على الحب العميق الكائن في قلب الله من نحو البشر هو لا يريد أن يعاملهم كعبيد إنما كأبناء وقد قال صراحة في الإنجيل المقدس لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء يوحنا 15 14 و 15. نحن الأرضيين ندعوك أنت يا أبانا الذي في السماوات من سمائك انظر إلينا كأولادك علمنا طرقك وفهمنا سبلك قدنا في الطريق الذي تراه وامنحنا القوة على المسير وامنحنا صورتك يكفي أن نقف عند عبارة يا أبانا حتى دون أن نطلب شيئا يكفي أن يكون لنا أب مثلك هو خالق السماء والأرض وهو الحب غير المحدود وغير المدرك يكفي أن نقول يا أبانا وأنت تعرف الباقي أيها العارف بالخفيات والظاهرات كل واحد منا هو كابن لجأ في تعبه إلى أبيه وألقى بنفسه في أحضانه وقال له يا أبي وأبوه يدرك تماما ما يحتاجه هذا الابن ولا يسأله كثيرا ماذا تطلب أنت يا أبي ولتني في محبتك ولولا محبتك ما دعوتني ابنا لولا محبتك التي أقامت المسكين من الطرب ورفعت البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبك انظر أي محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله يحن الأولى 3 ايه 1 وعندما أقول ابانا لست فقط أذكر محبتك بل تواضعك أيضا كيف أن الله يتخذ له أبناء من التراب والرماد بل من هذا المرذرة وغير الموجود كورنسوس الأولى 1 آية 28 ليكونوا له شعبا ويحملون اسمه إنك يا رب بهذا التواضع أدخلتنا معك في أسرة واحدة فيها أب هو الله وأبناء هم البشر وكل البشر الأطقياء هم أبناء الله إذا ذكرت أنك ابن الله فالمفروض أنك على صورة الله فهل أنت على صورة الله؟ هل أنت شبيه له؟ المفروض في الابن أن يكون محبا لابيه مطيعا فهل أنت محبا مطيعا لله هل كل من يراك يقول حقا إنه ابن الله هل يجد الناس فيك صورة الله وصفاته يجدون فيك وداعة المسيح وتواضعه وسماحته وحنوه وحكمته وعلمه هل يجدون فيك صورة المسيح الذي هو أبرع جمالا من بني البشر هل يشع وجهك بالطهر والقداسة والسلام والهدوء تلقى الصفات الإلهية الموجودة في الكتاب هل أنت وسيلة تعبر بها عن الحياة المسيحية وعمقها هذا هو المطلوب لا تظن أن البنوة لنا فقط إن لها حقوقا وعليها واجبات فعندما نقول يا أبانا أنت حقا أبي هل يقول الله هل أنت حقا ابني على هذه الأبوة منه لابد أن تقابلها مشاعر من ناحيتنا أنت يا رب تقدم الحب والحنو الإنسان لابد أن يقابل الحب بالحب ويقابل ابوتك بالهيبة والتوقير والطاعة ويسلك كما يليق بالدعوة التي دعي إليها أفاسس أربعة واحد بنوتك لله ليست مجرد اسم إنما هي حياة بهذه الحياة أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون يحن الأولى 13-9 أتقول في الصلاة يا أبانا حسنا تقول ولكن الابن ينبغي أن تكون له صورة أبيه صورته في البر والكمال لأنه هو ذا الرسول يقول عن شروط البنوة ومؤهلها إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه يحن الأولى 2. 29 فهل أنت ابن بهذا المعنى لا تفتخروا باطلا فإن اليهود المفتخرين بأن إبراهيم أبوهم قال لهم القديس يوحنا المعمدان لا تفتكروا قائلين في أنفسكم لنا إبراهيم أبا مت ثلاثة تسعة ووبخهم السيد المسيح قائلا لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم يوحنا تمانية تسعة ليتك تفكر في هذا حينما تقول يا أبان الذي في السماوات وتضع أمامك قول الرسول قل من ولد من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه يحن الأولى 5-18 ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله يحن الأولى 3-9 فإن كنت تخطئ فكيف تجرؤ أن تنسب إلى نفسك البنوة لله وتقول له يا أبنا أليس من أجل هذا قال الابن الضال لأبيه لست مستحقا أن أدعى لك ابنا 15, لماذا لأن المولود منك لا يخطئ وأنا أخطأت إلى السماء وقدامك لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت مزمور خمسين إنه تواضع منك يا الله أن تدعوني ابنا تواضع منك ومحبة أن تسميني ابنا لأن أعمالي لا تدل على هذا وأنت قد قلت من ثمارهم تعرفونهم متى سبعة ستاشر فماذا تصنع الشجره التي ليست لها ثمر قدامك وماذا يصنعون بها أخشى ما أخشاه هو قول عبدك يوحنا والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا لا يا رب لا ارفع فأسك قليلا عن أصل الشجرة اتركها هذه السنة أيضا لؤى 13 8 اعطيها فرصة أخرى لتصنع توبة صدقني يا أبي السماوي إن ابوتك وإن كانت تشرفني كثيرا إلا أنها تغلني بالأكثر أمام ضميري كلما أقول لك يا أبانا أتذكر من أنا ومن أنت الذي في السماوات تذوب نفسي في داخلي وتنصحك في التراب والرماد إنني أدعوك أبا ولكنني لا أسلك كابن لك وأقارن نفسي بما تطلبه هذه البنوة من حيث مشابهة صورة الابن لأبيه وأقول إنه ليست لي صورتك لست شبهك ومثالك كما خلقتني منذ البدء ولست أسلك كما يليق بأولاد الله وأخشى أنه بسببي قد يجدف الناس على اسمك الكدوس رمي 2 24 أتراني أتجرأ وأطلب منك طلبا جديدا أضيفه بالضرورة إلى هذه الصلاة الربية فأقول إن كنت كتسمحت أن تدعوني ابنا فمنحني صورتك وأعطيني القوة التي بها أسلكك كابن. ألست أنت القائل بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا يوحنا 15 5 اذا اعطني يا رب هذه القدرة التي أعمل بها عملك بل اعطني أيضا الإرادة التي بها أشتهي عمل الخير وأعمله فرسولك القديس يقول: الله هو فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر في لب 2 13 اعطني روحك القدوس الذي يعمل فيي ويعمل معي وحينئذ ستراني ابنا حقيقيا لك كما أعطيتني اسمك كابن لك اعطني أيضا صورتك لست أستطيع أن أصل إليها بجهاد الخاص وحده إنما اخذ صورتك كهبة مجانية من عندك كما أعطيتني ذلك حين خلقتني بهبة إلهية من عندك دون أن أطلب إذ لم أكن موجودا لأطلب وكما أعطيتني هذه الصورة الإلهية يوم معموديتي ووقف رسولك المحبوب يغني لي أنشودته الجميلة لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح غلط ثلاثة وعشرين وهكذا صرت ابنا لك وصورة لك فاحفظني في هذه البنوة وفي هذه الصورة إن عبارة ابانا الذي هي كنز كبير بل هي بحر واسع إن أردنا أن نسبح فيه لن نصل إلى مداه وكل ما نستطيعه الآن هو أن نفتخر بك نفتخر بأنه لنا أب مثلك هو خالق السماء والأرض هو الحب غير المحدود وغير المدرك أب له كل السلطان وكل الحقوق ولكنه لا يستخدم سلطانه كثيرا بقدر ما يستخدم حبه وعاطفته على أن عبارة يا ابانا الذي توحي إلينا بمعنى آخر وهو إن المصلي يتكلم مع الله باسم الجماعة وليس قفرد فيقول يا ابانا وليس يا أبي وهكذا كل الطلبات بنفس الإسلوب خبزنا أعطينا اليوم؟ اغفر لنا لا تدخلنا في التجارب نجينا من الشرير إنه لا يطلب من الله أن يغفر له وحده إنما يطلب من أجل الكل أن يغفر الرب للجميع وكذلك لا يطلب فقط لاجل نفسه أن ينجيه من الشرير إنما يقول نجينا هنا شعور المصلي بأنه مجرد عضو في مجموعة يصلي عنها كلها كلنا أعضاء في جسد واحد إن تألم عضو تتألم معه باقي الأعضاء كورنسوس الأولى 12 26 ليس هو إنسانا قائما بذاته منفصلا عن باقي إخوته واحتياجاتهم إنما هو يحس بما يلزم الكل ويتخاطب مع الله طالبا أن يعطيهم ما يعطيها ويبعد عنهم ما يبعده عنه إن صلاة ابانا الذي هي صلاة خالية من الأنا تذكر بمحبة موسى وبولس هو القديس بولس الرسول يقول عن اهتمامه باخوته حسب الجسد إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع فإن كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي انسبائي حسب الجسد رمية 9-2-3 ما أعجب هذا أن يفضل غيره على نفسه إلى هذا الحد إنه شعور من لا يريد أن يدخل الملكوت وحده بل مع الكل إنه نفس شعور موسى النبي الذي أخبره الرب بأنه سيفنى الشعب المتمرد الخاطئ ويقيم له شعبا بدلا منه فيصرخ موسى متشفعا في أولئك الخطاه ويقول للرب لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؟ والآن ان غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت خروج 32-11 إن كلمة أبان هنا تضيع منها الذاتية والفردية إنني أكلم ابانا كعضو في أسرة كبيرة كجزء من الأسرة البشرية كلها من الكنيسة الجامعة الرسولية إنك لست أبا لي وحدي بل أب للعالم كله أب الناس الذين يعرفونك والذين لا يعرفونك إنك أب لي وللعاجزين وللمنطرحين الذين لا يذكرهم أحد إنك أب لي في الكنيسة وأب لنا كلنا أطلب منك أن ترعى الجميع ليتقدس اسمك هذا هو شعورنا حينما نصلي إننا جزء لا يتجزأ من الكنيسة كلها في صلواتنا نذكر العالم كله ليس في الصلاة الربية وحدها بل هذا أسلوبنا في كل صلواتنا وخاتمة كل صلاة من الأجبية هي هكذا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفقارنا أحضنا بملائكتك القديسين كلها باسم الجميع وفي الثلاثة تقديسات نقول حل واخفر واصفح لنا عن سيئاتنا كما نقول أذكر يا رب مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك القدوس أباءنا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم وفي قانون الإيمان لا يقول المصلي أؤمن بل يقول بالحقيقه نؤمن بإله واحد باسلوب الجماعة أقول هذا لأن كثيرين يقولون عن المسيح إنه مخلص خاص لهم بينما هو مخلص العالم كله ناسيين إخوتهم إن الرب في هذه الصلاة يعلمنا كيف نصلي وفي تعليمه لنا نذكر هذا نذكر الكل في صلواتنا حقا يا رب أنت أبي ولكنك في نفس الوقت أبو الكل معي لذلك أخاطبك يا أبي أنا لست أذكر فقط أني ابنك بل أذكر بالحري إنني واحد من أبنائك ولي اخوه كثير أذكرهم أمامك مثل نفسي أو قبل نفسي إن الناحية الفردية لا وجود لها في الصلاة الربانيه إنها صلاة إنسان لا يصلي من أجل نفسه إنما عن البشرية كلها وهناك إنسان يسع قلبه العالم كله حتى لو كان في مغارة بالجبل كما يقول الشاعر المهجري خلت إني في القفر أصبحت وحدي فإذا الناس كلهم في آهابي كم هي جميلة هذه الروح الجماعية اغفر لنا خطايانا اغفر لي ولجميع الناس والخبز الروحي لنا كلنا ونجنا كلنا أريد يا رب أن أصلي لك من أجلي ومن أجل أصحابي وجيراني والعالم كله أنا لا أستطيع أن أكون بغنى عن العالم لأنه اذ تالم عضو تألمت معه كل الأعضاء أنا يا رب أطلب إليك من أجل الكل لأنه ربما أتت خطيتي من خطايا للناس كلهم وربما نفعت فضيلة إنسان العالم كلهم. إنني لا أستطيع يا رب أن أفصل نفسي عن العالم ولهذا أقول أبانا فإذا وقفت في الصلاة انسى نفسك ويا ليتنا ننسى أنفسنا ونفكر في الناس ولو حدث هذا فإن الله يفتكرنا دون أن نطلب ونحن حينما نذكر أن الله أبونا نذكر أيضا أن الكنيسة أمنا نحن لم نصر ابناء الله إلا عن طريق أمومة الكنيسة لنا أتقول أنك صرت ابن الله بالإيمان الكنيسة هي التي أعطتك هذا الإيمان بالكرزة وخدمة الكلمة. أنت آمنت واعتمدت فصرت ابن لله كل ذلك عن طريق الكنيسة. لذلك قال أحد القديسين: لا يستطيع أحد أن يدعو الله أبا له ما لم يدع الكنيسة أم له. الكنيسة هي أمك لأنها عروس المسيح. وهكذا كل أعضائها إخوة لك وأنت تصلي من أجلها ومن أجلهم اطلب وقل يا أبانا وقل بهذه المناسبة أعطنا أن نكون أبناء حقيقيين ولا تكون البنو مجرد لقب لنا أعطنا أن نسلك كبنين ولا تغضب من إن لم نسلك هكذا فأنت تعرف ضعف طبيعتنا إن كنت تقول يا ابني أعطني قلبك فأنا أقول لك أيضا أبي أعطني قلبك أعطني ما في هذا القلب من حب ومن اشفاق ومن معونة الهيه حينئذ ستراني ابنا حقيقيا لك أنا لا أستطيع أن أعطيك شيئا ما لم تعطيني أنت في السماوات ما معنى عبارة الذي في السماوات أولا التمييز بين هذا الأب الذي في السماوات وابانا الذي على الأرض فكل منا له أب جسدي على الأرض يطلب منه وله أيضا آباء روحيين أما هذا الذي نصلي إليه فهو الاب الإله الاب الذي في السماوات في السماوات وليس في السماء لأن هناك أكثر من سماء صعد إليها البشر هناك السماء الأولى التي تعبر جوها الطيور والطائرات وهناك سماء الفلك حيث الكواكب والنجوم والشمس والقمر وهناك السماء التي صعد إليها ايليا وأخنوخ والسماء الثالثة التي اختطف إليها بولس الرسول أي الفردوس. أما السماوات هنا فتعني سماء السماوات، فهي علو اكثر لم يبلغه أحد من قبل. قما قال السيد المسيح ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. ابن الإنسان الذي هو في السماء. يوحنا 3-13 إنها سماء السماوات أي لو اعتبرت كل هذه السماوات أرضاً لصارت هذه سماء لها إنها أعلى علو حيث عرش الله وقما قيل السماء هي قرصي الله والأرض موطئا قدميه هنا نذكر علو الله وعظمته إن الله ليس أبا عاديا بل هو أب السماوات فيه الحب والعاطفة والهيبة والوقار وكلمة في السماوات تعطينا فكرة ارتفاع قدر هذا الأب إن الله في سماء السماوات وهكذا يتضح الاتضاع الكبير فإن أبانا الذي في السماوات مع ارتفاعه العظيم هبط لنا نحن المتواضعين والله الذي في سماء السماوات وخالق سماء السماوات يكلم الأرضيين الترابيين أنت يا رب أعلى من تفكيري ومستوى ادراكي ومهما حاولت أن أفهم علوك لا أستطيع أن أفهم العلو في جوهرك وفي وضعك المطلق والوضع البسيط الذي أفهمه كمخلوق بشري ترابي ادراكه ضعيف إنك في السماوات وأنك في علوك الجبار رضيت أن تسميني ابنا وتسمي ذاتك أبا لعل الإنسان يتهاون وفيما هو يذكر محبة الله قاب ينسى هيبته كإله ففيما نقول في دالة يا أبانا نعود فنخشع حينما نذكر أنه في السماوات وحينئذ تنصحك نفوسنا ونقول من نحن الأرضيين حتى نخاطب ساكن السماء وخالق السماء الذي حوله الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسيرافيم الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية هنا وتتضع نفوسنا وتذكر أننا تراب ورماد ونذكر أنه من تواضع الله سمح بأن يستمع إلينا أقول هذا لأن كثيرا ما يحدث أن عواطف الحب والدال التي تحملها كلمة أبانا تنسينا عظمة الله وجلاله وهيبته وباسم المحبة نفقد مخافة الله ونفقد توقيرنا له ولا تكون في صلواتنا علامات الاحترام اللائق ولكنك بعبارة في السماوات تقول أنا في الداله التي أخاطب بها الله لا أنسى الهيبة التي أتحدث بها مع إلهي لهذا بعبارة في السماوات نسجد وتلمس رؤوسنا الأرض ونرقع ونخشع ويكون لنا الزي الحسن اللائق بالصلاة ونخلع احذيتنا لأن المكان الذي نقف فيه هو موضع مقدس وحينما نقف يكون ذلك بغير طراخ وبغير طياشه فكر أو طياشه الحواس إنما بتركيز وتوقير لأننا نكلم أبا هو في السماوات بل أن السماء ليست طاهرة قدامه وإلى ملائكته ينسب حماقة كما يقول الكتاب أيوب 4-18 أبان الذي في السماوات نحن فخورون أن لنا أبا في السماء نتحدث إليه ونسعد به وأين في الناس اب مثل أبي وداود يقول ليس لك شبيه في الآلهة يا رب يا رب من مثلك إن أبانا هو الله غير المحدود الذي لا يحد في كمالاته وصفاته أبانا عندما أكلمك لا يمكن لقلبي أن يلم بما فيك إنني أكلم الله الكامل في كل شيء القدوس وحده أكلمه في السماوات وكلمة السماوات ترفع افكارنا من الأرض إلى فوق لكي تترك افكارنا التراب والمادة وتصعد إلى فوق يا أبان الذي في السماوات منذ أحببتك أحببت السماوات من أجلك وعندما بدأت أفكر في السماء من أجلك السماء بالنسبة لك الموطن الذي ألتقي بك فيها أنا لا أحب السماء إذ لم توجد فيها فالارض أفضل منها نحن نحب السماء من أجلك ويا ليتنا نفكر في السماوات عندما نحب السماويات تنتقي قلوبنا وإذا أردتم أن تصلوا إلى نقاوة الفكر فكروا في السماء أكثر من التفكير في الأرض الذي يجلب المتاعب إن مشكلتنا الأولى أننا لا نفكر في السماء نحن نفكر في التراب والجسد والناس فكروا في السماويات ونقول في السماوات لترتفع افكارنا فوق مستوى الأرض والأرضيات، فمع أن الله في كل مكان، إلا أننا في الصلاة نرفع أنظارنا إلى فوق، متذكرين عظمة الله وعلوه، وايضا ساحبين أنفسنا من الأرضيات لكي تعلو إلى حيث الله، كما أن المنارة التي في الكنيسة تشير إلى أن الله فوق. وأن الذي يصل إليه لابد أن يرتفع عن المستوى الأرضي ويظل يعلو ويعلو حتى يصل إلى الصليب فيصل إلى الله وفي عبارة السماوات نتذكر أيضا مستقرنا الأبدي مع الله المسيح سيأتي في مجيئه الثاني على السحاب وننظر إليه وهو فوق في السماء كيف يخطفنا معه إلى السحاب ونكون كل حين مع الرب تسالونيك الأولى 4-17 نتذكر هذا فنذكر أنه يجب أن نتسامى ونعلو على مستوى المادة والتراب والأرض لنكون مع الرب في السماء ونذكر أنه ينبغي أن نسلك كأهل السماء لنكون معه في السماء حيث الملائكة وأرواح القديسين ولا نصل إلى السماء إلا إذا سلكنا بالروح وقلنا أيضا كالملائكة وهناك القديسون ارتفعوا إلى هذا المستوى وأطلق عليهم لقب ملائكة كيوحنا المعمدان وكآبائنا السواح والمتوحدين الذين قيل عنهم أنهم بشر سمائيون أو ملائكة أرضيون هؤلاء لم يعيشوا في السماء ولكنهم حولوا الأرض إلى سماء بحياة الروح التي عاشوها وقيل عنهم أنهم كواكب البرية لأن البرية صارت سماء والله الذي في السموات هو أيضا في هذه الأماكن المقدسة التي صارت سموات يسكن الله فيها الكنيسة أيضا تشبه السماء ونحن نبنيها على هذه الصورة الانوار التي فيها تذكرنا بنجوم السماء والخدام الذين فيها يذكروننا بملائكة السماء الكنيسة سماء لأنها بيت الله وبيت الملائكة ومسكن الله مع الناس فالله وهو موجود في الكنائس في بيوت العبادة هو في السماوات بهذا المعنى ولقد دعيت العذراء سماء لأنها أيضا مسكن الله، فهي إذن سماء ثانية سماء حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى بحلول الله فيها ونحن نصير سماوات بمعنى مبسط عن هذا بكثير حينما نصير هياكل للروح القدس، وقما قيل في الشعري في سماء انت حقا إنما كل قلب عاش في الحب سماك هذه هي أيضا سموات يسكن فيها الله أعني القلوب النقية المملوءه من محبته ليتقدس اسمك معنى التقديس إننا هنا نخاطب ابانا الذي في السموات أي المرتفع عن كل مستوياتنا وعن كل حواسنا الذي لم يراه أحد قط يوحنا واحد 18. هذا الإله العالي فوق كل علو الله غير المرئي وغير المدرك وغير المحدود نخاطبه قائلين ليتقدس اسمك فما معنى هذه العبارة ان اسم الله قدوس بطبيعته وليس محتاجا إلى تقديسا من الناس ونحن نصلي له قائلين قدوس قدوس قدوس رب السباعوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت وقد اخذنا تسبحة الثلاثة التقديسات من تسبحة الصاروفيم التي سمعها أشعياء النبي أشعياء ستة آية 2 فما معنى عبارة ليتقدس اسمك إذن؟ إننا لا نطلب أن يتقدس اسم الله إنما نطلب أن يكون مقدسا في حياتنا نستعمله بما يليق من قدسيه كما هو مقدس بطبيعته فلا يتجرأ أحد على اسم الله بما لا يليق. إنها صلاة مرفوعة إلى الله من جهة الإلحاد الموجود في العالم بسبب الملحدين الذين ينكرون وجود الله ولا يعترفون باسمه ولا يوكرون هذا الاسم بل يهزؤون به ويشككون الآخرين ويعثرونهم. إننا نطلب أن يعرف هؤلاء أبان الذي في السماوات. ويقدسوا اسمه كأنما نطلب مثلا من أجل آلاف الملايين في الشرق الأقصى الذين لا يعرفون إلهنا ولا يوجهون صلواتهم إلى اسمه القدوس وإنما إلى اسم آخر مثل برهاما أو بوذا أو كونفوشيوس أو إننا نصلي من أجل ملايين من أعضاء القبائل البدائية أو بيئات كثيرة من بلاد العالم التي لا تعرف اسم الله إنما تعبد الأرواح او النار او أبطال أسطيرهم فنحن نقول ليتقدس اسمك عند هؤلاء وأولئك وكما نطلب أن يكون اسم الله مقدسا عند الملحدين وأصحاب الديانات البدائية نطلب أن يكون مقدسا عند المجدفين عليه أولئك الذين يجدفون على الرب بسبب وبغير سبب ويظنون أن الله هو السبب في كل ما يحل بهم من فشل أو مرض أو كوارث أو موت أحباء أو أقرباء فيجدفون على اسم الله القدوس ويشتمون ويقولون ما لا يليق، أو يتهمون الله بأنه في سماه لا يهتم بالبشر تاركنا الظلم في غير مبالاة منه وبلا ضبط ولا رعاية للكون وهكذا تتحول مشاكلهم الاجتماعية والنفسية إلى تجديف على اسم الله بعكس أيوب الصديق الذي فقد كل شيء ومع ذلك وهو في عمق الضيقة بارك الله قائلا الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا أيوب واحد, واحد وعشرين هناك أشخاص انحلى بهم ظلم يجدفون على اسم الله وإن صلوا صلوات ورأوا أنها لم تستجيب يجدفون أيضا كما لو كان الرب لا يرى ولا يسمع بما يجري في الأرض ولا يبالي بتلباط الناس ونحن نحتج على هؤلاء ونقول للرب ليتقدس اسمك في السعه وفي الضيقة في الراحة وفي التعب مهما كانت الظروف الخارجية وفي نفس الوقت نصلي من أجل الناس الذين تهزهم الضيقات فيخرجون عن نطاق تقديس اسم الله اسمك يا رب هو هو لا يتغير أنت هو الراعي الصالح وأنت هو الأب الحنون وأنت الحافظ والساتر والمعين والمخلص والمحب والشفوق مهما كانت الأمور تبدو مظلمة أمامنا ليتقدس اسمك ليتقدس اسمك على كل فم وفي كل قلب وفكر مهما كانت الظروف المحيطة ونوعية نظر البعض إليها وكأننا بعبارة يتقدس اسمك نصلي من أجل الذين تهزهم الضيقات حتى لا يخطئوا إلى اسم الله في آلامهم ولا يبدو اسم الله أمامهم في جماله الأول وفي محبته الأولى عبارة يتقدس اسمك نقصد بها أيضا عدم النطق باسم الرب باطلا تثنية خمسة حداشر فلا يستخدم مثلا في اللهو والعبث كما يستخدمه البعض في الأغاني وفي الفكهات وفي الحكايات الماجنة وحينما يسمعون أغنية تعجبهم أو حتى فكهات غير لائقة فيستخدمون اسم الله في إظهار إعجابهم بأمور قد لا تكون روحية على الإطلاق أو كما يستشهدون باسم الله كذبا أو في الضرر كأن يقسم إنسانا باسم الله أقساما مغلظة فيؤذي إنسانا أو ينتقم منه أو يستخدم اسم الله باسلوب التهكمي وفي أمور تافهة أو يتعود النطق بهذا الاسم في كل أحاديثه بغير خشوع وبغير احترام ونحن نصلي أن يتقدس اسم الله في أفواه كل هؤلاء فلا ينطقون به إلا بكل تقدير وإجلال ونحن حينما نذكر اسم الله ننحني في خشوع وبخاصة حينما نقول قدوس قدوس أو حينما نقول باسم الآب والابن والروح القدس أو حينما نقول المجد للآب والابن والروح القدس زكسيابترى يقال أن أحد السادة كان له عبد مؤمن بار وكان هذا السيد يحلف كثيرا باسم الرب بلا مبالاة ويستشهد باسم الرب في التفاهات. ولم يكن عبده البار يستطيع أن ينصحه أو يبكته وإنما كان كلما ينطق هذا السيد باسم الرب ينحن العبد أو يسجد إلى الأرض فتعجب السيد من ذلك وسأله عن السبب فأجاب كيف لا أسجد وأنا اسمع اسم إله العظيم الذي خلق السماوات والأرض الذي تسبحه الملائكة ورؤساء الملائكة وكل القوات السمائية فكان هذا العبد درسا لسيده الذي تخشع وأبطل النطق باسم الله باطلا لعلنا أيضا نتعود في تقديس اسم الرب أن نمتنع عن الحلفان ما هو اسم الرب؟ يذكرني هذا السؤال بقصه وردت في سفر القضاء عن منوح وامراته لما بشرهما الرب بميلاد ابنهما شمشون فسأل منوح الرب عن اسمه فأجاب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ قده 13-18 وقد تقرر هذا أيضا في سفر اشعياء النبي اذ قيل ويدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا ابديا رئيس السلام أشعياء 9-6 نعم ان الرب عجيب في كل شيء عجيب في أزليته وعجيب في قدرته على الخلق من العدم عجيب في كونه غير مدرك وغير مرئي عجيب في تجسده من العذراء وفي إخلائه لذاته عجيب في قيامته وصعوده إلى السماء عجيب في كل معجزاته التي عملها حتى سميت عجائب وقيل له في المزامير أي إله عظيم مثل الله أنت الإله الصانع العجائب مزمور سبعة وسبعين تلتاشر الصانع العجائب وحده مزمور اتنين وسبعين تمنتاشر وتذكر عجائب منذ القدم وألهج في جميع أعمالك مزمور سبعة وسبعين تلتاشر ويتعمق المتأمل في عجبه حتى يقول أيها الرب إله الجنود من مثلك مزمور تسعة وتمانين تمانية يا الله الذي صنعت العظائم يا الله من مثلك مزمور واحد سبعين تسعة عشر ليس لك شبيه في الآلهة يا رب من يتأمل في أحكام الله وطرقه فهي فوق الفحص وفوق الاستقصاء رمية حداشر تلاتة وتلاتين عجيب هو الله في قدرته على كل شيء هو الفاحص القلوب والقلاء القارئ الأفقار العارف بالغيب والخفيات الذي يعرف مشاعر الناس واحاسيسهم ونياتهم الله الآتي على السحاب الماشي على أجنحة الرياح مزمور 1043. الذي ليس هو فقط عجيبا بل هو صانع العجائب ايضا هذا الإله العجيب أيضا في تواضعه وفي تعاليمه السامية وفي محبته للبشر وفي غفرانه وفي الخلاص العظيم الذي قدمه لنا وكلما نتأمل اسمه العجيب نصاب بالدهش والذهول وتقف عقولنا عن الإدراك عجيب في تحويله للناس وكسبه لهم الجندي الذي طعنه بالحربه تحول إلى شهيد هو الشهيد لوني جينوس وإريانوس أقصى ولاد ديكلديانوس تحول إلى قديس شهيد ايضا حقا يا رب أنت عجيب ما أعمالك كيف حولت شاول الترصوص مضطهد الكنيسة إلى أعظم رسول في المسيحية وكيف حولت مريم المجدليه التي كانت فيها سبعة شياطين إلى مبشرة للرسل بالقيامة كيف حولت مريم القبطية الخاطئة إلى قديسة سائحة حقا إن اسم الرب عجيب ويشمل اسماء كثيرة ولست أدري بأي اسم ننادي هذا الأب السماوي هو الرب وهو الله وهو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا متى 1-23 وكان يدعى في العهد القديم الوهيم وأدناي ويهو الكائن الذي يكون وفي سفر الرؤيا يقول عنه الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء رؤيا واحد تمانية وقيل عنه أيضا ملك الملوك ورب الأرباب رؤية تسعتاشر ستاشر وملك القديسين رؤيا خمستاشر هو القدوس وحده رؤيا خمستاشر وهو الصالح وحده متت هو الخالق وهو الديان ديان الأرض كلها تكوين ثمنتاشر خمسة وعشرين هو فاحص القلوب والكلى مزمور سبعة تسعة هو الأزلي عبرانيين تسعة أربعتاشر وهو الأبدي أشعياء تسعة ستة الموجود في كل مكان غير المحدود هو الحق والحياة يحن أربعة ستة وهو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر رؤيا واحد تمانية وهو عمان الذي تفسيره الله معنا متى واحد تلاتة وعشرين وهو المخلص وهو النور الذي لا يدنى منه تيموسى والستة ستاشر ويعوزنا الوقت إن تكلمنا عن كل اسماء الله وصفاته على أن المسيحية قدمت له اسما آخر هو المحبة وهكذا قال القديس يوحنا الرسول الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه يوحنا واحد ستة ستاشر. وقدمه لنا السيد المسيح باسم الآب وأحيانا باسم الآب السماوي متى ستة أربعة عشر. ونحن في الصلاة الربية ندعوه أبانا الذي في السماوات متى 6 وقد تقرر هذا التعبير كثيرا في العظة على الجبل متى 5 كل كائن له اسم واحد أو اسمان أو ثلاثة أما الله فإن اسماءه لا تحصى فبأي اسم ننادي الرب هل نقول أيها الراعي الصالح يوحنا يحن عشر أم أيها النور الحقيقي يوحنا واحد تسعة أم تقول أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كما نقول في أشية المرضى أم أيها ثالوف الكدوس الآب والابن والروح الكدس متى 28 -19. أم أيها الملك السماء المعزي أم ضابط الكل وصانع الخيرات كما نقول في صلاة الشكر يكفي أن نردد ما نقوله في التسبحة اسمك حلو ومبارك في أفواه قدسيك فمن حلاوة اسمك في أفواهنا نريد أن نردده باستمرار لأنه يفرح قلوبنا لذلك نقول في صلاة التسبحة أعطى فرحا لنفوسنا تذكار اسمك القدوس وكما قال داود النبي في المزمور الكبير محبوب اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي مزمور 119 فاعليه هذا الاسم مجرد اسمك يا رب يكون تعزية في الضيقات فأنت هو الملك السماء المعزي فليتقدس اسمك إذا في كل قلب وفكر وفهم لأنه مصدر التعزيات والفرح لذلك كلما تحيط بنا ضيقه ونقول يا رب نتعز مجرد أن نتذكر نتعز ولهذا نحن نصلي ونقول لك أيها الملك السماء المعزي كلما أتذكر اسمك المدبر الحافظ المعين الساتر ضابط الكل صانع الخيرات محب البشر الغافر الرحيم حينئذ يمتلئ القلب عزاء وفرحا وسرورا ونعيما ونقول في صلواتنا يا مدبر كل أحد تعهدنا بخلاصك هنا تخلصنا من جميع الشياطين لهذا كان آباؤنا يجدون لذة في ترديد اسمك آلاف المرات كل يوم مجرد ذكر اسمك يا رب يخيف الشياطين وبذكر اسمك يكون حضورك في وسطنا لأنك أنت قلت حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم متى 18 -20. وحينما تكون في وسطهم يرتعب الشياطين ويخافون لذلك نحن دائما نبدأ الصلاة باسمك فنقول باسم الآب والابن والروح القدس والذين يعتمدون ينالون المعمودية بهذا الاسم أعمال 2 -38. فتخاف الشياطين وتتركهم اسمك عون في الضيقات كما قال الحكيم في سفر الأمثال اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع أمثال 18 عشر كل من يضع اسم الله على شفتيه أو في قلبه يشعر بقوة الله معه ويستطيع باسم الرب أن يعمل عملا وهنا نذكر داود النبي حينما تقدم لمقاتله جليات الجبار قال له أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود سموئيل الأول 1740 وباسم الرب انتصر داود الصبي على جليات الجبار وليس الانتصار فقط على الأعداء وإنما على الشياطين أيضا فيقول داود النبي اللهم باسمك خلصني مزمور 54 واحد ويقول أيضا في المزمور نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ قصر ونحن نجونا عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض مزمور 124 7 وما أكثر ما أنقزه اسم الرب من هجمات الأعداء عليه مزمور 118 هنا وأتذكر قصة مدرس وتلميذه خرج مدرس وتلميذه في رحلة وكانت هناك مشاكل كثيرة خاصة بالمدرسة وبالرحلة وحل وقت النوم فرقد التلميذ وسبح في نوم عميق أما المدرس فظل ساهرا يفكر في المشاكل ولم يستطيع أن ينام واخيرا أيقظ تلميذه وسأله كيف استطعت أن تنام وأنت على علم بكل المشاكل؟ وهنا سأل التلميذ أستاذه هل تؤمن أن الله كان يدبر الكون قبل أن تولد؟ فأجاب المدرس نعم أؤمن فساله التلميذ ثانية وهل تؤمن أن الله سيدبر الكون بعد أن تموت؟ فأجاب المدرس نعم هو قادر أن يدبر الكون بعد أن نموت وحينئذ قال التلميذ ليتك إذن يا أستاذي تنام وتترك الله يدبر هذه الليلة ويدبر المشاكل التي تضايقك لذلك احيانا يكون إنسانا مرتبكا بمشكلة فيقول له صديق مؤمن قل يا رب والمشكلة تنحل مجرد ذكر اسم الرب يطمئن في المشاكل ويريح النفوس مجرد أن نذكر اسم الرب أو نقول ربنا موجود باسم الرب أيضا تصنع العجائب والمعجزات وهكذا صلى المؤمنون في بداية العصر الرسولي قائلين امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهره بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع أعمال 4 29 ولما أقام القديس بطرس الرجل الأعرج عند باب الجميل وانذهل الناس قال لهم بطرس لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي أنتم أنكرتم القدوس البار ورئيس الحياه قتلتموه وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه أعمال 3 من 12 ل 16 لأن القديس بطرس قال للرجل الاعرج باسم يسوع الناصري قم وامشي أعمال ثلاثة ستة فوثب ووقف وصار يمشي حتى في اليوم الأخير سيقولون له أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وقد وعد السيد المسيح تلاميذه قائلا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديد مزمور 16-17 اسم الله يمنح الإنسان استحياء من الخطية فمهما كان الإنسان محاربا بالفكر فإنه إذا سمع اسم الله يستحي ويخاف من الاستمرار في فكر الخطية لذلك فإن الخطاه المتعلقين بالخطية يحاولون أن يهربوا من اسم الله لأن تذكرهم له يتعب نميرهم ويجدون هاتفا في داخلهم ضدهم وهكذا فإن الشياطين إذا حاربت إنسانا تحاول أن تنسيه اسم الله وإذا أوصلته إلى حاله من العبودية للخطيه فإنه نفسه لا يحب أن يسمع اسم الرب ولا شيئا يتعلق بالرب اسم الله حتى لو لفظه طفل صغير يكون له تأثيره وقوته كأن يقول ربنا شايف ربنا سامع هنا ونتعرض إلى موضوع هام وهو كيف يمكننا أن نقدس اسم الله في حياتنا وفي أفعالنا كيف تقدس اسم الله أولا نقدس اسم الله في صلواتنا لأننا في وقت الصلاة نذكر اسم الله بكل خشوع واكرام ونتذكر ما في الله من قدسيه وعظمه وحب وتقف امامنا كل الصفات اللائقه بالله لذلك نحن دائما نبدا صلواتنا باسم الله باسم الاب والابن والروح القدس باسم الله القوي وايضا جميع اسرار الكنيسه نبدأها باسم الله، وباسم الله تحل كل بركة، وكما نقدس اسم الله في صلواتنا وننحني ونحن نذكره، كذلك نقدس اسم الله في حياتنا وأفعالنا. هذا الاسم الذي دعى علينا لما آمنا به، والذي قد يجدف عليه بسببنا إذ أخطأنا ولم نسلك كما يليق. لذلك اذ أردنا أن نبعد التجديف عن اسم الله ينبغي أن نسلك في كمال وبر كثيرون كانوا ينضمون إلى الإيمان حينما يرون الأعمال الصالحة التي للمؤمنين وكثيرون كانوا يتقدمون إلى الاستشهاد حينما يرون إيمان وبسالة الشهداء لا شك أن أعمال القداسة تمجد اسم الله وتظهر طريقه المنير بل هي برهان عملي على قوة الله التي يهبها لأولاده فيمكنهم بها أن يسلكوا حسنا وأن يبرهنوا عمليا على أن وصايا الله ليست مثاليات خيالية إنما هي قوة الروح تعمل في الكلمة وحينما يراك الناس ناجحا في حياتك وفي خدمتك انما يمجدون الله الذي جعل اولاده هكذا ناجحين ويباركون اسم الله الذي يرعى أولاده ويحوطهم بعنايته وعكس ذلك إن كنت فاشلا وفي نفس الوقت تنتسب الى الكنيسه فهل تذكر هذا وانت تقول للرب ليتقدس اسمك وكأنك تقول هذا الاسم الذي دعي علي فليكن مقدسا أمام الجميع في حياتي وحياة إخوتي جميعا وكأنها صلاة ترفعها إلى الله أن يهبك القوة التي بها تمجد اسمه على الأرض نقدس اسم الله بسلوكنا الحسن كما قال الرب لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات متى خمسة ستاشر يرى الناس فيكم صورة الله ومثاله فيحبون الله بسببكم ويقدسون اسمه وبالعكس إن كان سلوكنا رضيئا فما أسهل أن يقول الناس هؤلاء هم الذين يحملون اسم المسيح ما تأثير المسيح وتعاليمه المثالية في حياتهم؟ كما قال القديس بولس الرسول لأهل روميا لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم روميا 2:24 حينما يراك الناس ناجحا في حياتك وفي خدمتك يمجدون الله الذي جعل أولاده ناجحين هكذا وقديسين فهل حياة كل منا تمجد الله وتجذب الناس إلى اسم المسيح يا ليت كل منا يراجع نفسه وكل ما يعمله حينما يذكر في صلاته عبارة ليتقدس اسمك سواء من النواحي السلبية أو الإيجابية نمجد اسم الله أيضا بأن ننسب إليه كل خير نعمل كل شيء لأجله من أجل مجد اسمه وكل خير يعمله الله عن طريقنا ننسبه إلى الله وليس لأنفسنا ونقول مع المرتل ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لإسمك القدوس أعطي مجدا مزمور 115 واحد ونختفي نحن لكي يظهر اسم الرب في كل خدمة نقوم بها ونجعل قدوتنا في ذلك قول القديس يوحنا المعمدان ينبغي ان ذاك يزيد واني أنا أنقص يوحنا 3 ثلاثين ومثال ذلك أيضا القديس بطرس الرسول الذي التف الناس حوله وحول القديس يوحنا بعد شفاء الرجل الاعرج المستعطي عند باب الهيكل حين اذ قال القديس بطرس للناس ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي يحنى لا تتناشر. وبدأ يوجه أنظارهم إلى الرب قائلا وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وهكذا بدلا من إعجابهم بالرسول وبالمعجزة تحول الأمر إلى قيادتهم للإيمان. وبهذا تمجد اسم الله عن طريق انقار الرسل لذاتهم وتركيزهم على اسم الرب إذا في كل ما تعمله وجه أنظار الناس إلى الله إذا أعطيت أحد شيئا اشعره أن العطية هي من الله وليس منك وهكذا يشكر الله على عطائه وإن قمت بخدمة ناجحة قل نشكر الله الذي تدخل في هذا الموضوع وانجحه، نشكره لأنه تبارك اسمه أعطانا نعمة في أعين فلان وفلان وبارك العمل وفي إنقاذك لأي إنسان اشعره أن الله هو الذي أنقذه وإذا زرت مريضا فلا تركز على الطبيب وعلى الدواء وإنما على الله الذي يشفي الذي هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا اشعر الناس باستمرار أن الله هو مصدر كل نعمة ومعونة وكل بركة ننالها هي من الله والاب الكاهن حينما يبارك إنسانا إنما يقول له الله يباركك وفي البركة الختامية لكل اجتماع ليتراءف الله علينا ويباركنا كذلك الله مصدر كل عطية انسان ينجب ابنا فيقول الله أعطاني ابنا وإنسان يختني في حياته فيقول خير الله علي كثير وآخر ينجو من ديقة فيقول كنت في ديقة والله أنقذني وهكذا فليكن اسم الرب على لسانك باستمرار وحتى فيما بينك وبين نفسك لا تركز على ذاتك وماذا فعلت إنما على الله وكم فعل الرب بك لا تقل أنا وإنما نعمة الله العاملة فيك وقوة الله العاملة معك واذكر قول الرب بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا يوحنا 15-5 وردد باستمرار قول المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناءون وإن لم يحرص الرب المدينة فباطلا سهر الحراس وهكذا يتقدس اسم الله في قلبك وفي إيمانك وفي حديثك مع الناس إلهج باسمه النهار والليل في خلوتك وأمام الناس في صلواتك وفي مساعدتك للناس وفي حياتك العملية والاجتماعية اولا يدخل اسم الله في قلبك وحينئذ يظهر على لسانك وفي كل معاملاتك وتصرفاتك وأنت تقدس الله أيضا بالكرازة وخدمة الكلمة لأنك بالكرازة إنما تقدس اسم الله للناس تعرفهم اسمه تجعل لهم صلة به فيرددون اسمه في كل حين ويؤمنون بهذا الاسم واذكرونه وكان هذا هو الذي فعله السيد المسيح بالنسبة إلى الآب وهكذا قال له في صلاته الطويلة بيحنى 17 أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم وقد حفظوا كلامك أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهما الحب الذي أحببتني فيه يحن 17 25 إذن هدف الكرازة هو الله نفسه ليست الخدمة مجرد نشاط وحرقة كلا بل هي أن يعرف الناس اسم الله ويؤمن به ويتعلق به على أن يكون اسم الله حلو في فكر الناس وفي مشاعرهم حسنا أن تعرف الناس بالله ولكن أي إله تعرفهم بالله المحب الحنون الطيب الذي يحبهم حتى المنتهى الذي فداهم وخلصهم وماذا يعملوا كم عدد الناس الذين عرفوا اسم الرب عن طريقك وعرفوا كلامه ووصاياه وطريقه بواسطتك وصارت لهم صلة بالله بسببك وصار اسم الله يذكر في بيوتهم تعجبني عبارة قالها شعب إحدى كنائس المهجر للكاهن الذي أرسلته الكنيسة لرعايتهم قالوا له لقد عرفنا الله يوم عرفناك وهكذا يتقدس اسم الله بعمل الرعاية فيقول الناس ما كان أحد يسأل عنا كنا كغنم لا راعيا لها إلى أن أرسل الله لنا الأب فلان مبارك اسم الرب في كل إحسناته إلينا هناك طريقة أخرى تقدس بها اسم الله وهي عذار أن تخيف الناس من الله قدمه لهم بصورة محببة أقول هذا لأن البعض يقدم الله للناس في صورة مخيفة ويضع أمامهم وصايا الله ومعها جهنم النار إن لم يطيع هذا القبار القادر على إهلاكهم ولا يزال يهددهم بالهلاك هنا وأتذكر الامه التي تقول باستمرار لابنها الطفل في لعبه وتسلياته اسكت أحسن ربنا يزعل ودائما تصور له الله في سورة كائن غضوب يتضايق من كل شيء حاش الله أن يكون هكذا كلا يا اخوتي فلنقدم للناس اسم الله المحبوب الذي نقول عنه اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك كثيرا ما شوه البعض علاقه الناس بالله عن طريق نشر افكارهم الخاصه الخاطئه عن الله اما القديس يوحنا الرسول فقد قدس اسم الله امام الناس بقوله الله محبه الله هو النور والراعي والحق والحياة حقا إن الله عال في السماء ولكنه ناظر إلى المتواضعات على الأرض يقيم المسكين من التراب والبائس من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه اذا عندما تقول في صلاتك ليتقدس اسمك كأنك تصلي أن يعطيك الله قوة لكي تظهر اسمه للناس ولكي تجعل الناس يحبون هذا الاسم اسم عمانوئيل عم الذي هو الله معنا واسم يسوع الذي هو المخلص خلص شعبه من خطاياهم حسب بشارة الملاكة المفرحة للرعاه أما السيد المسيح فقدم الله لنا كاب حنون يعطينا دون أن نطلب والقديس يوحنا الرسول يقدم الله لنا قائلا الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه رسالة يوحنا الأولى 4-16 اجعل الناس يحبون الله واشعرهم بمحبته لهم واجعلهم يشعرون أنه قريب منهم جدا حقا هو في السماء ولكن روحه القدس ساكن في قلوبهم أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم كورنثوس الأولى 3-16 كأنك وأنت تحمل اسم الله إلى الناس تقول لهم مع الملاك ها أنا أبشركم بفرح عظيم لؤى لا تحمل الناس أحمالة عسرة الحمل متى 23-4 ولا تشعرهم أنهم بسبب الله يحملون نيرا فإن هذا لا يمجد اسم الله وإنما اجذب الناس برفق في طريق الرب وتدرج معهم إلى أن يصلوا وعلمهم أن يبدأوا يومهم باسم الرب ويختمون به يومهم ويباركوا به طعامهم وكل عملهم إذن في تقديسنا لاسم الله لا نخيف الناس من الله وبهذا الوضع أيضا لم يثقل الرسل المسيح على الأمم الداخلين إلى الإيمان إن تسهيل طريق الوصول إلى الله وطريقة الحياة معه إنما بهذا يتمجد اسم الله لا تجعل الدين قيودا أمام الآخرين وضياعا لشخصياتهم وعدم إشعارهم بوجودهم أمام الوصية التي ترغمهم فبهذا الاسلوب الوجوديون الذين ظنوا أن وجود الله إنما يلغي وجودهم فجحدوا الله وأصبح اسمه غير محبوب منهم أما أنت فقدم الله للناس بطريقة تجعلهم يحبون الفضيلة وحينئذ يحبون الله وبهذا اسم الله يتقدس عندهم كل هذه المعاني التي قلناها والتي يمكن أن تضاف إليها لتكن جميعها في ذهنك وفي تأملاتك وأنت تقول للرب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك الملكوت الملقى الحقيقي والمالك الحقيقي هو الله وحده إنه يملك على كل شيء لأنه خالق كل شيء وموجد كل شيء يملك الكون كله بكل ما فيه من مخلوقات وهكذا قال المرتل في المزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها مزمور 22-1 ثم دخلت الخطية إلى العالم رمية 15 وملكت على قلوب الناس وعلى إرادتهم وبالخطية دخل الموت واجتاز إلى جميع الناس رمية 5 وملك الموت رمية وأصبح الجميع تحت سلطانه ملكة الخطية دون إذن رمية 5 وملك معها الموت وإذ ملكة الخطية ملك الشيطان وأصبح يلقب برئيس هذا العالم يحنى عشر ثلاثين أي رئيس هذا العالم الخاطئ واستمر الشيطان يسيطر على الكل اختفى النور وملكت الظلمة لأن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور يحنى 3, لذلك قال لهم السيد في مناسبة القبض عليه هذه ساعتكم وسلطان الظلام لو 12, لقد ملكت الظلم على أفقار الناس ورغباتهم وكان لا بد أن يستعيد الله ملكه كان لا بد أن تنتهي دولة الشيطان ويطرح خارجا يحنى 12 -31. ويسقط رئيس هذا العالم مثل البرك من السماء لؤى 10 -18. كان النور الحقيقي اتيا إلى العالم يوحنا واحد تسعة. فيملك على العالم وينقشع الظلام ولكن متى ملك الرب وكيف الرب ملك على خشبة كما قال المزمور مزمور 95، أي إنه ملك على الصليب واشترانا بدمه رؤية خمسة فصرنا ملكه وعلى الصليب غنت الملائكة بقول المزمور الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة مزمور 96 الرب قد ملك فلترتعد الشعوب مزمور 96 ملكوت الرب إذا مرتبط بالصليب والفداء ومن هنا كان ابناء الملكوت هم كل المفديين وقد تم الفداء بموت المسيح على الصليب وقت الساعة التاسعة لذلك فإن مزامير الساعة التاسعة تكثر فيها عبارة الرب قد ملك ولما كان الصلب هو مقدمة الموت فإن آخر مزمور في صلاة الساعة السادسة ساعة الصلب هو مزمور الرب قد ملك ولبس الجلال مزمور 92 واحد. إذن في قولنا ليأتي ملكوتك نذكر الفداء العظيم فبدون الفداء ما كان ملكوت ونحن بعبارة ليأتي ملكوتك نطلب أن يشمل الفداء كل أحد يؤمن به الكل ويتمتع به الكل وذلك لأن الرب لم يقدم الخلاص لفرد وإنما حمل خطايا العالم كله يحنى 1 خلص القل بالفداء بدأت تباشير الملكوت بميلاد المسيحة واقترب الملكوت بكرازته وتم الملكوت على الصليب ولذلك نجد أن يحن المعمدان كان يكرز قائلا توبوا فقد اقترب ملكوت السنوات متى ثلاثة اثنين وكانت هذه هي أيضا كرازة السيد المسيح كان يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالإنجيل ولما أرسل تلاميذه في أول مرة أمرهم قائلين وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات متى عشر سبعة وهكذا كانت الكرازة والبشارة بالملكوت هي عمل السيد المسيح وعمل المعمدان الذي سبقه وعمل الرسل من بعده بل كان الملكوت أيضا طلبة اللص اليمين على الصليب 23-43 وطلب هذا الملكوت هو صلاة يومية لجميعنا فهكذا علمنا الرب متى صلينا أن نقول لابينا السماوي ليأتي ملكوتك لؤى 11-2 لكي تصبح هذه الطلبة من عمق أهميتها لاصقة بكلوب الكل يذكرونها كل يوم وكل ساعة وفي كل صلاة ما هو الملكوت؟ هذا الملكوت هو مملكة الله يملك فيها الله بالبر والسلام ولذلك يقال عن الله أنه ملك السلام وملك البر ونحن نرتل إلى الله قائلين له يا ملك السلام أعطنا سلامك هذا الملكوت هو مملكه القديسين وفي هذا المجال تعجبني أغنية جميلة سجلها القديس يوحنا الرسول في رؤياه سمعها من الغالبين وهم يرتلون في السماء قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين رؤية 15-3 حقا إن الله هو ملك على كل القدسين منطقيا هو ملك على العالم كله قخالق وكإله ولكنه من الناحية العملية هو ملك على القديسين الذين سلموه حياتهم بالتمام يملك عليها ويدبرها حسب مشيئته الصالحة أما الأشرار فيهم متمردون على ملكوته الله وإذن ملك على الذين يفتحون له قلوبهم والذين يفتحون قلوبهم هم القديسون لذلك فالرب ملك القدسين كل أعضاء مملكة الله من القدسين وكل من لا يحيى حياة البر والقداسة ليس هو عضوا في ملكوت الله ولأن القداسة هي محبة الإنسان لله من كل قلبه لذلك قال الكتاب ملكوت الله داخلكم ملكوت الله هو أن يملك الله على قلب المؤمن وعلى فكره وعلى حواسه وعلى حياته كلها فيصبح كل ما فيه ملكا لله مقدسا لله وبهذا دعي أعضاء الملكوت بأنهم قديسون. هؤلاء القديسين هم الذين قبلوه الذين آمنوا به واعتمدوا وصاروا أعضاء في جسده أي في الكنيسة يمارسون حياتها ويتمتعون بأسرارها المقدسة ويحفظون وصايا الرب لذلك حسن أن نقول أن مملقة الله هي الكنيسة المقدسة ورؤساء الكنيسة إنما هم وقالاء الله أقامهم الله على عبيده لرعايتهم وسيعطون حسابا عنهم امامه وكل من هو داخل الكنيسة محفوظ في الملكوت، أما الأشرار فإنهم يقفون خارجا في ظلم البرانية، لا لأن الله رفضهم من ملكه، وإنما لأنهم هم الذين رفضوا أن يملق الله عليهم، والأبرار يسميهم الكتاب بنو الملكوت، فلينظر كل إنسان إلى نفسه، هل هو من ابناء الملكوت؟ ان الله يريد أن يمتلئ ملكوته بالمؤمنين وهؤلاء يصرخون إليه قائلين تقلت سيفك على فاغذك أيها الجبار استله وانجح واملك ولكن الله لا يشاء أن يملك إلا بإرادتنا إنه يريدنا أن نحب ملكوته ونسعى إليه لا أن يدخلنا إلى الملكوت قهرا وإجبارا الله له الملك ولكنه وهب الناس حرية الإرادة يخضعون بها لملكه إن أرادوا أو لا يخضعون يسيرون تحت قيادته الروحية أو لا يسيرون البعض قبلوه ملكا والبعض في تمرد وخيانة صاحوا قائلين ليس لنا ملك إلا قيصر يحنى 19-15 هنا ونسأل ما المقصود بتلبط ليأتي ملكوتك إنها بلا شك تدل على معان أو مقاصد من الممكن أن تكون موضع تأمل المصلي فيركز على أحد هذه المعاني أو عليها كلها ثلاثة معان واحد المعنى الروحي ملكوت الله على القلب إنه الملكوت الداخلي الذي قال عنه الرب ملكوت الله داخلكم لو 17 21 اي ان الله يملك على المشاعر والعواطف والنيات ويملك على الاراده وعلى الرغبات والشهوات او يملك ايضا على الافكار والحواس واذا ملك الرب على القلب يملك بالتالي على كل ما يصدر عن هذا القلب لان الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور 12:35 لقد تكلمنا عن عبارة ليأتي ملكوتك من جهة الملكوت على القلوب الخاضعه على الرب وهنا يكون الملكوت هو الكنيسة وحينما يقول الكتاب إن الابن سيسلم الملك كله للآب كورنثوس الأولى 15:24 إنما يعني أنه سيسلمه الكنيسة اثنين المعنى الثاني هو الملكوت بالمعنى الكرازي أي ينتشر ملكوت الله في الأرض كلها ينتشر الإيمان في كل الأمم وكل الشعوب وفي كل مدينة وقرية ويعرف الجميع اسم الرب ويسيرون في طرقه وهنا تكون الطلبة صلاة إلى الله أن يعمل روحه الكدوس على نشر الإيمان ويعطي قوة للكرازة ونعمة للسامعين وعن الملكوت بهذا المعنى نصلي في المزمور قائلين فلتعترف لك الشعوب يا الله فلتعترف لك الشعوب كلها مزمور 66 وبه يتحقق أيضا قول المرتل للرب الأرضي وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها مزمور 24 1 أن يصبح العالم كله ملكا لله لأنه له وكان الرب يقصد بهذا الملكود حينما قال لتلاميذه اذهبوا إلى هذا العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلصا. مرقس الستاشر خمستاشر وكما قال لهم أيضا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به مت 28-19 هذه هي مملكة الله كل الذين آمنوا واعتمدوا ونفذوا الوصايا مملكة الله هي صورة سفر الرؤية الكنائس السبع وفي وسطها ابن الإنسان أي كل الكنائس والرب وسطها مملقة الله هي المنابر الذهبية تشع نورا على العالم ونحن نصلي أن يكون جميع الناس أعضاء في هذا الملكوت وأبناء للنور ولأن الأمر لا يمكن أن يتم بمجرد بشرة لذلك نصلي إلى الله قائلين ليأتي ملكوتك نصلي إليه من أجل الذين لم يعرفوها بعد لم يؤمنوا به أو يقبلوه فاديا ومخلصا نصلي من أجل البلاد الملحده والبلاد التي تعبد عبادات أخرى مثل بوذا وابراهاما وكنفوشوس وامثالهما ومن أجل البلاد التي لا تؤمن بالإنجيل ونقول من أجل كل هؤلاء ليأتي ملكوتك ولسنا نصلي من أجل الإيمان فقط إنما أيضا قدسية الحياة لا نقصد ليأتي ملكوتك بالنسبة للملحدين والوثنيين فحسب إنما أيضا من أجل الذين دعي اسم المسيح عليهم لأن مجرد الإسم بدون حياة لا يخلص نطلب أن يملق الرب إيمان هؤلاء ويعطيه ثمرا المعنى الثالث للملكوت يقصد به الملكوت السماوي والأبدي في اورشليم السمائية هناك مسكن الله مع قدسيه يجتمع معه الملائكة وكل القدسين الذين انتقلوا والقدسين الذين يحيون معنا والذين سيولدون الكل ينضمون كاعضاء في جسد المسيح تكميل القدسين هذا الملكوت السماوي هو الذي قال عنه الرب نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك متى خمسة وعشرين وقال عنه أيضا تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم أي ملقوت الله وموعده بعد القيامة والدينونة حينما يأتي في مجيئه الثاني لينهي هذا العالم المادي ويضم مختاريه إلى ملكوت السماوات إلى أرشليم السمائية التي هي مسكن الله مع الناس رؤية 21-2 حينما يخضع الكل وآخر عدو يبطل هو الموت ويسلم الملك لله الآب كورنثوس الأولى 15-24 كأننا هنا في صلاتنا هذه نطلب الأبدية السعيدة ولكننا في طلباتنا يأتي ملكوتك نقصد الأنواع الثلاثة من الملكوت الله الملك الملكوت الله في ملكوته يملك بالحب لا بالضغط يملك على الذين يحبونه لا يضغط على أحد ولا يرغم أحد عن الانضمام إلى ملكوته إنما يريد الذين ينضمون إليه بإرادتهم الحرة كذلك القديسين الذين قال من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك. مزمور 119 هوذا الله يخاطب كل أحد منذ القديم قائلا قد جعلت قدامك الحياة والموت البرقة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك تاثنية تلاتين تسعتاشر إنه يقول يا ابني أعطني قلبك أمثال تلاتة وعشرين ستة لأنه يريد أن يملك على هذا القلب بالذات إنه واقف على باب هذا القلب ويقرع رؤية ثلاثة عشرين إن فتح أحد له يدخل ويتعشى معه يكشف له ذاته ويمتعه بالحياة معه وإن لم يفتح له يظل واقفا على الباب يقرع لا يدخل بالعنف ولا بالضغط ولا بالسيطرة إنما بالحب يظل واقفا على الباب يقرع حتى لو امتلأ رأسه من الطلي وقصصه من ندى الليل نشيد خمسة اتنين. ملكوت الله ليس مظاهر وإنما حب إنه ليس علاقة بين سيد وعبيد إنما مشاعر بين أب وأبناء لذلك دعيا في ملكه أبا بكل ما تحمله كلمة أب منحنان ورعاية وأما أعضاء هذا الملكوت فهم أبناء الملكوت أبناء ذلك الأب السماوي بكل ما تحمله كلمة البنوة من مشاعر وأحاسيس وعواطف يطيعون أباهم ليس بخضوع العبيد إنما بولاء الأبناء وثقتهم في أبيهم انظروا كيف ملك الرب على السامرة مثلا ذهب إلى هناك ورفضت قرية صخار أن تقبله فتضايكت المذاه عقوب ويوحنا. وقال له هل تشاء يا رب أن تنزل نارا من السماء وتحرق هذه المدينة فقال لهم الرب لستما تعلمان من أي روح أنتما إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص لوق 9 أنا سأملك على السامرة ولكني سأملك عليها بالحب وبقبول إرادتها وليس بالعنف العنف ليس طريقتي ولن يوصل إلى القلب وأنا ما أريده هو القلب يا ابني أعطني قلبك أمثال 23-26 والقلب هو الحب وإعطني قلبك معناها أعطني حبك وعندما أملك قلبك وحبك سأملك بالتالي إرادتك وهذا هو ملكوتي وأنا لا أريد أن أملك كل ذلك بالعنف فالعنف ليس هو أسلوب الله في امتلاك القلوب وطريق الحب طويل المدى كثير الجهد والله مستعد أن يتعب ليملك هذا الإنسان هو مستعد أن يمد يده طول النهار لشعب معاند مقاوم رمي عشرة 21. والله مستعد أن يصبر حتى يملق القلب والقلب يحرك الإرادة يحركها نحو الله فيريد الإنسان أن يحيى مع الله وهذا ما يريده الله ونحن حينما نقول ليأتي ملكوتك إنما نقصد ملكوته على إرادتنا وقلوبنا إنها صلاة منا إليه أن يحول قلوبنا نحوه وأن يحولوا إرادتنا نحو مشيئته وكأننا نقول له تعال يا رب وأملك وإن أردت أن تملكنا ولم نرد نحن فلا تتركنا بل حول قلوبنا نحوك أسقب محبتك في قلوبنا بروحك القدوس رمية خمسة خمسة تعال يا رب وأملك ولا تسمح للخطيه أن تملك علينا ولا تسمح للشيطان أن يبقى رئيسا لهذا العالم ولا رئيسا لأبنائك الذين اشتريتهم بالدم الكريم نحن ملكك فتمسك بملكوتك علينا ولا تسمح لأي أحد أو لأي شيء أن يخطفنا من يدك يوحنا عشر تمانية خدام الملكوت عبارة ليأتي ملكوتك هي صلاة لأجل الملكوت وأيضا لاجل أنفسنا ولأجل خدام الملكوت وينبغي أن نكون جميعا من خدام الملكوت إنها صلاة من أجل كل رتب الكهنوت ومن أجل كل الوعاظ والكارزين والخدام والمعلمين والمرشدين ومن أجل كل نفس لها تعب في الكنيسة وايضا من أجل أن تكثر القدوات الصالحة التي يتعلم الناس من حياتها كنمازج عملية قدامهم وبهذه القدوات ينتشر الملكوت نحن يا رب قد تعبنا النهار كله ولم نصطاد شيئا ولكن على اسمك نلقي الشبكة لؤ خمسة خمسة قائلين ليأتي ملكوتك إنه صراع مع الله لاجل ملكوته على أن عبارة ليأتي ملكوتك ليست هي مجرد صلاة انما هي صلاة وعمل تشمل أيضا عملنا لاجل الملكوت إن كنا حقا نطلب ملكوت الله فلنعمل من أجله فلنشترك في بنائه ونقول نفعل خيرا أعمال عشرة تمانية ونخلص على كل حال قوم كورنسوس الأولى تسعة اثنين وعشرين لأنهم كيف يؤمنون ان لم يسمعوا وكيف يسمعون بلا كارز رومي عشرة أربعة هل نطلب أن ينتشر ملكوت الله في الأرض كلها ونحن نياما كسالة إذا أين الحب وأين الغيرة انظروا إلى بنات الملكوت كيف يقول عنهم بولس الرسول بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ديقات في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أصهار في أصوام في كل كلام الحق في قوة الله بمجد وهوان بسيط رضيء وصيط حسن كمضلين ونحن صادقون كمائتين وها نحن نحيا كورنثوس ستانية ستة من أربعة على تسعة بأصفار مرار كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من الأمم بأخطار من إخوة كذبة كرونسستانية حضاشر حقا إن الله يعمل من أجل بناء ملكوته ولكن ينبغي أن نشترك معه في العمل ونطلب نعمته أن تشترك معنا حقا إن الله يعمل من أجل بناء ملكوته ولكن ينبغي أن نشترك معه في العمل ونطلب نعمته أن تشترك معنا كما قال بولس الرسول عن نفسه وعن سيلة نحن عاملان مع الله كورنثوس الأولى 3 تسعة. هذه هي شركة الروح القدس نحن لنشترك مع الروح في الطبيعة والجوهر إنما نشترك في العمل وكل واحد منا له دور في بناء الملكوت وفي هذا قال بولس الرسول اعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين لأجل تكميل القدسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح أفاسس أربعة حدوشر. حينما نقول ليأتي ملكوتك إنما نقدم أنفسنا عمليا لخدمة هذا الملكوت نحن مستعدون يا رب أن نبني الملكوت معك وننشره معك ونعمل فيه معك لا نريد أن نأخذ منك موقف المتفرج ونقول ليأتي ملكوتك ونحن في سلبية مخجلة كلا بل ليأتي هذا الملكوت وكلنا خداما لمجيئه نبذر في سبيل ذلك كل ما تهبنا من قوة كلنا كسفراء لك ننادي كأن الله بنا ونقول للكل اصطلحوا مع الله سلموه قلوبكم لكي يملكها نقولها ونحن نصلي من أعماقنا من أجل الخدمة والخدام ومن أجل كل نفس تخدم هذا الملكوت وتبذل في سبيله ومن أجل كل قلب لم يدخل إلى الملكوت بعد نقول ليأتي ملكوتك ونحن نطلب إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده متى تسعة نصلي ونقول تعال يا رب واستلم ما تملكه من الناحية النظرية والرسمية أنت يا رب تملك كل شيء ولكن من الناحية العملية يوجد تمرد على ملكوتك والعالم لا يسلمك ما تملكه وكذلك نحن فنحن نقول ليأتي ملكوتك إنما نقول ضمنا تعال يا رب واستلم ما تملكه ضع يدك عليه فعلا سواء ما تملكه فينا أو في غيرنا تقلت سيفك على فغذك أيها الجبار استله وانجح واملك مزمور 45 لماذا نترك العالم هكذا؟ يعبث فيه الإلحاد والتجديف والفساد والانحراف وتنتشر فيه الخطية ويتسلط عليه الشيطان أليس كله لك؟ تعال إذن وأملك فعلا ما هو لك شرعا وقانونا ولا تترك الناس إلى أنفسهم يتمردون على ملكوتك فليس هذا صالحا لهم وإن لم يكن ممكن أن يأتي الملكوت دفعة واحدة فليأتي بالتدريج إن كنت أنا يا رب لا أستطيع أن أجعلك تملك كل وقتي فاعطني أن تملك البكورات فيها فأقدم لك الساعة الأولى من النهار فإن ملكتها يمكنك بنعمتك أن أفتح لك هذا القلب مرات ومرات اعطني أن أكون امينا في القليل فأتركه لك حينئذ أتدرج إلى أن أكون امينا فيما هو أكثر إلى أن تصبح الحياة كلها لك حقا إن عبارة ليأتي ملكوتك فيها توبيخ لي فليس منطقيا أن أقول ليأتي ملكوتك بينما أنا مشغول عنه بأمور العالم هل أطلب الملكوت وأنا هارب منه؟ إن أردنا أن يملق الله على قلوبنا فيجب أن نخل القلب من محبة العالميات التي تعطله عن محبة الله فالكتاب يعلمنا أنه لا شركة بين النور والظلمة وأي خلطة للبر والإثم كورنسوس الثانية 6 عشر حقا كيف يملق الله قلبا وشهوات العالم مالكة عليه فلنحاول إذن إزالة المعطلات التي تعرقل ملكية الله لنا سواء كأفراد أو جماعات وإن أردنا أن نكون من بني الملكوت فلنعرف صفاتهم هوذا الرب يقول عن الملكوت طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات متى خمسة تلاتة ويقول أيضا إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات متى تمنتاشر تلاتة نفهم من هاتين الآيتين إنه ينبغي أن نتصف بالإتضاع وأيضا ببساطة الأطفال وبراءتهم لنكون من بل الملكوت ما أجمل أن نتأمل باقي الآيات الخاصة بالملكوت لنعرف أعماق عبارة ليأتي ملكوتك أترك هذا مجالا لتأملاتك الخاصة ويكفي أن أقول إنهما دمنا قد اشترينا بثمن وإننا لسنوا لأنفسنا كورنسوس الأولى 6-19 فقد صرنا كلنا لله هو الذي يملك كل حياتنا ووقتنا وكل قلوبنا وأفقارنا ومشاعرنا وحواسنا فلنعترف بهذه الحقيقه ولنقل لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك معنى هذه الطلبه انها طلبه تعني حياه التسليم للمشيئه الالهيه اي اننا لا نفرض على الله وضعا معينا نحيا فيه بل ما يريده الله لنا هو ما نرضاه ونقبله وفي حياه الايمان بالله كصانع للخيرات نفرح بما يشاء لنا حتى لو كان عكس ما نرغب بل ونقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت متى 26 39 أنت يا رب تعرف الخير النافع لي أكثر مما أعرف أنا وأنت تريد للخير أكثر مما أريد أنا لنفسي لذلك فأنا أسلم حياتي بين يديك تفعل بها كما تشاء وأكون سعيدا بذلك لا أقول لتكن مشيئتك عن تغصب وإنما عن اقتناع أمثلة ما أكثر الأمثلة التي يقدمها لنا الكتاب عن حياة التسليم هذه في مقدمتها في العهد القديم مثال ابينا إبراهيم قال له الرب في بدء دعوته أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك تكوين 12 واحد، فخرج إبراهيم من وطنه حسب أمر الرب له، وهو لا يعلم إلى أين يذهب. عبرانين 11 8 وأمامه عبارة لتكن مشيئتك. ثم كانت مشيئة الرب الأخرى لإبراهيم فوق الطاقة البشرية، حيث قال له. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وإصعده لي محرقه على الجبل الذي أريك إياه تكوين 22 -22. فبكر إبراهيم صباحا جدا واخذ ابنه معه ليقدمه محرقة للرب وهو الابن الذي نال به المواعيد والذي انتظره من عشرات السنوات إبراهيم في إيمانه بمشيئة الله لم يناقش بل أطاع كان يؤمن بصلاح الله وبمحبته وبصدق مواعيده حتى إن ذبح اسحاق وقدمه محرقة كان يؤمن بقدرة الله على إقامة اسحاق من الموت عبرانين 11-9 كان الأمر لم يضع أمامه أن يفكر إنما هي مشيئة الرب الصالحة يجب أن تنفذ السيدة العذراء لم تفكر في يوم من الأيام أنها ستحبل وتلد ولكن لما أتتها مشيئة الله أنها ستكون أما وبطريقة معجزية قالت للرب ليقل ليك قولك هوذا ذا أنا أمة الرب وحياة التسليم كانت منهجا ثابتا للقديسة العذراء لا شك إنها كانت تحب البقاء في الهيكل في حياة الصلاة والتامل والعبادة ولكن الرب نقلها إلى أماكن متعددة من الهيكل إلى بيت يوسف إلى بيت لحم إلى مصر إلى الناصرة وهي لا تقول سوى ليكن ليك قولك لتكن مشيئتك ومع أن بشرى الميلاد كانت تحمل معنى الفرح بميلاد مخلص هو المسيح الرب لو أثنين حداشر حسبما قال الملاك للرعاه ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب إلا أنه بدلا من هذا الفرح صدر الأمر الإلهي أن تهرب العذراء بهذا المخلص إلى أرض مصر إلى بلاد غريبة عنها مودعا وديانة ولغة يطردونها فيها من مدينة إلى أخرى بسبب تساقط الأصنام أشعياء 19 واحد إن العذراء لم تحتجوا على صفارها وعدم استقرارها في موضع بل كانت في قلبها تلك التسبحة ليكن ليك قولك الملائكة أيضا لا يناقشون مشيئة الله ويسرعون في تنفيذها بلا إبطاء وهكذا يقول عنهم المرتل في المزمور بارك الله يا ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه مزمور 123 وهم ينفذون الأمر مهما كان يبدو عجيبا أو شديدا مثل الملاك الذي أمره الرب بضرب كل أبقار مصر خروج 12 13 أو الذي أمره أن يرفع السيف على أرشليم سموئيل الثاني 24-16 والإنسان الذي يطيع بلا جدال مهما كان الأمر هذا يتشبه بالملائكة ليس عمل الملاك هو التدبير أو التفكير إنما عمله أن ينفذ عمله أن يقول للرب لتكن مشيئتك فملائكة الأبواق أو ملائكة الضربات الذين وردت رسالتهم في سفر الرؤيا رؤية 8-9 لم يقولوا للرب يا رب نحن ملائكة للرحمة وليس للإهلاك أو العقوبة اعفنا من هذا الأمر كلا بل نفذوا ولم يناقشوا فضائل تتصل بها عبارة لتكن مشيئتك كما تحتاج إلى إيمان وطاعة تحتاج أيضا إلى اتضاع قلب اتضاع الإنسان الذي لا يكون حكيما في عيني نفسه أمثال ثلاث سبعة إلى الدرجة التي يراجع بها الله في أوامره ويناقشه ويقول له لماذا ولو أن بعض القديسين كانوا يجادلون الله عن دالة وليس عصيان ولا عن شك الإنسان المتضع يقبل كل ما يشاءه الله في ثقة وفي خضوع أما الذي يعتمد على فكره فإنه يفحص أعمال الله بل ويصدر عليها أحكاما ويقبل بعدها ولا يقبل البعض الآخر إنه يظن في نفسه أنه شيء لذلك يقول الكتاب لا تكون حكماء عند أنفسكم رمي 12-16 ويقول أيضا وعلى فهمك لا تعتمد أمثل 3-5 الإنسان المتواضع يقول من أنا يا رب حتى أفحص أعمالك ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء روميا 11:33 لا يجوز أن نضع مفاهيمنا مقياس نقيس به عمل الله إنما نتقبل ما يعمله بالإيمان وليس بالفحص ولا نخضع مشيئة الله لفهمنا البشري لأنه ما أعمق النقص في فهمنا متى العشار أطاع المشيئة الإلهية بمجرد كلمة كان في مكان الجباية وفي موضع مسؤولية مالية وبمجرد أن سمع كلمة من الرب اتبعني حتى ترك كل شيء وتبعه متى تسعة تسعة وكذلك باقي الرسل في دعوتهم تبعوا الرب وهم لا يعرفون ماذا يكون مستقبلهم معه ولا ما هو نوع عملهم أو مكان إقامتهم أو وضعهم المالي مثلما يفعل البعض حينما يدعون للكهنوت أما اباؤنا الرسل فقابلوا دعوة المسيح بروح عبارة لتكن مشيئتك يمكن للإنسان أن يتدرب على عبارة لتكن مشيئتك يبدأ مثلا بإطاعة أوامر والديه دون عصيان ودون تذمر. ودون مناقشة بل بثقه وبدون إبطاء إن فعل هذا سيسهل عليه أن يطيع مشيئة الله بكل إيمان ينفذ هذا أيضا من جهة أوامر أب اعترافه أو أوامر رؤسائه بالعمل فيتعود تنفيذ مشيئة غيره الحياة الروحية تتركز كلها في عبارة لتكن مشيئتك سواء ما يريده لك أو لا في تصريف أمور حياتك أو لتكن مشيئتك من جهة أوامر الله ووصاياه وليس قلمر الحائض أو النفساء التي تتذمر على وصية الكتاب في منعها من دخول الكنيسة ومن التناول تداريب اقبل مشيئة الرب لكي تأخذ بركه هذا القبول وتنمو في حياة التسليم ولا تتقدر بسبب شيء بل ليملك السلام على قلبك وليس فقط تقبل مشيئته بالرضا، بل بالأكثر بالشكر والفرح ونحن في حياه التسليم لمشيئة الله نقول للرب مرارا كل يوم في صلاة الشكر نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال وانت حينما تقول هذا قله من قلبك وليس بلسانك فقط إن الإنسان الضعيف في الإيمان أي حادث يؤلمه ويزعزع ثقته الله ويتذمر على الله ولا يصعب عليه أن يقول في صلاته من قلبه لتكن مشيئتك إن الكنيسة المملوءه بالإيمان التي تعودت قبول مشيئة الله حتى إن مات أعز وأطيب ابن أو ابنة لها تستقبل جثمانه في الكنيسة بصلاة الشكر إن حياة التسليم تمنح القلب السلام والهدوء الذي تستعبده رغبات أو شهوات معينة إذا اصطدمت مشيئة الله برغباته يتضايق لماذا؟ لأنه لا يريد سوى رغباته يسعى إليها ويحرص عليها وهو مستعد أن يطيع الله داخل رغباته وليس خارجها إنه لا يريد أن يخضع لمشيئة الله بل يريد أن تخضع مشيئة الله لرغباته وينفذ له الله ما يريده هو وإلا تسوء علاقته مع الله ولذلك فإن الذين يحيون حياة الزهد سهل عليهم أن يقولوا لله لتكن مشيئتك أنت وإن حدث لنا خطر من مشيئة الناس الخاطئة فنحن نثق أن مشيئتك الصالحة سوف تتدخل وتبطل مشيئتهم لأن الأمور كلها في يديك أنت يا ضابط الكل وليس في أيدي الناس ولأن صلوات كثيرة ترتفع إليك لتنقذنا من مشيئات الناس لتكن مشيئتك أنت وحدك المدبر وصاحب الأمر والكل في يديك وتحت مشيئتك كما في السماء لتكن مشيئتك يا رب منفذة على الأرض كما هي منفذة من الملائكة وأرواح القديسين في السماء ولتصبح هذه الأرض كأنها سماء وسكانها كأنهم ملائكة ولتصبح الحياة روحانية توافق مشيئة الله في السماء لها على الأقل أربع صفات منفذة بكل دقة وبلا جدال وبسرعة وبلا إبطاء وعلى الدوام فهل انت هكذا تفعل بالنسبة لوصايا الله وهل تنفذها على الدوام بكل دقة أم تترك مشيئة الله حينا وتنفذ مشيئتك الخاصة أو مشيئة الناس وهل تنفذ أو تقبل مشيئة الله في إيمان وثقة كالملائكة أم تحتج وتتذمر أم تجادل أم تؤجل نذورك مثلا وعشورك هل تقدمها بلا إبطاء أم تؤجل وتتأخر ثم تساوي وتحاول أن تغير والتوبة أيضا هل تنفذ مشيئة الله فيها بسرعة أم تؤجل وتتراخى وهكذا في باقي وصائت النعمة إن مشيئة الله منفذه بكل دقة ليس في السماء فقط إنما مشيئة الله منفذه على الأرض أيضا بكل دقة من الطبيعة باستثناء الإنسان كل القوانين التي وضعها الله للطبيعة تسير حسنا بلا اختلال لأن الطبيعة لا تفكر وإنما تنفذ انظروا في قصة يونان النبي مثلا أمر الله البحر والأمواج بضرب السفينة ونفذ أمره الإلهية بكل سرعة ودقه أمر حوتا عظيما أن يبتلع يونان ففعل وأمر أن يلفظه سليما فلفظه أمر الشمس والرياح أن تضرب اليقطين فيبست وأن تضرب يونان فذبلة الطبيعة في قصة يونان كانت منفذة تماما لمشيئة الله أما الإنسان المتمتع بالحرية والتفكير فلم ينفذ ليت يونان كان منفذا لمشيئة الله كما هي منفذة على الأرض من الطبيعة وليس كما هي منفذة في السماء إن كان لم يصل إلى ذلك المستوى عبارة كما في السماء كذلك على الأرض يمكن تطبيقها أيضا على التلبطين السابقتين ويكون لها فيهما معنى جميل أي ليتقدس اسمك يا رب كما هو مقدس في السماء كذلك ليكن مقدسا على الأرض وليأتي ملكوتك على الأرض كما هو في السماء أيضا فتملك على الأرض كما تملك في السماء تماما لتكن الأرض سماء أو كالسماء في تقديس اسمك وفي الخضوع لملكوتك وفي تنفيذ مشيئتك ولتكن الكنيسة سماء لك كما أن السماء هي قرصية الله لتكن الكنيسة كذلك مثل السماء تماما وكما في السماء أنوار والكنيسة كذلك مملوءه بالأنوار بل هي نور العالم كما في السماء ملائكة خدام الكنيسة ايضا هم ملائكتها كما قيل عن ملائكة الكنائس السبع رؤية اتنين. ويلبسون في الخدمة ثيابا بيضاء كالملائكة وكما أن السماء نقية ببيتك ينبغي التقديس يا رب كل الأيام مزمور أربعة وكما أن السماء مسكن الله كذلك الكنيسة هي بيت الله هي كأرشليم السمائية مسكن الله مع الناس تنظر إليها فتقول كما في السماء كذلك على الأرض الكنيسة هي المكان الذي يتقدس فيه اسمك ويأتي فيه ملكوتك وتنفذ فيه مشيئتك كما في السماء لذلك كان الخطاء يعزلون من الكنيسة خارج المجمع لكي تبقى الكنيسة مجموعة من القديسين كالسماء ولكن لكي تصبح الكنيسة سماء أعطنا يا رب خبزنا الروحي إن أعطيتنا هذا الخبز الروحي ستنمو أرواحنا وتقوى وتستطيع أن تنفذ مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وان نفذنا مشيئتك هكذا يكون قد أتى ملكوتك الروحي الذي نطلبه في صلواتنا فطبيعي أن اسمك سيتقدس على الأرض بانتشار الإيمان والبر في هذا الملكوت الروحي إذن هذه الطلبات الأربع مترابطة تماما بعضها البعض كل واحدة منها توصل إلى الأخرى وهذا لا يأتي إلا إذا كان المقصود بالخبز الخبز الروحي خبزنا أعطنا صراع ترجمات اختلفت الترجمات في هذه الطلبة بالذات البعض يقول خبزنا كفافنا أعطينا اليوم والبعض يقول خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم والبعض يقول خبزنا اليومي كما في الترجمة الإنجليزية Give us this day our daily bread والبعض يقول خبزنا الجوهري أو خبزنا الفائق للطبيعة كما في كتاب اوريجينوس عن الصلاة الربية وأنا لا أريد أن نفقد تاملنا الروحي في هذه الصلاة الربية عن طريق الصراع بين الترجمات وأيهما أصح إنما أحب أن أقول أي كانت الترجمة ان المقصود بالخبز في الصلاة الربية هو الخبز الروحي وليس الخبز المادي واحد هذا أمر طبيعي يتفق مع تعاليم السيد المسيح الذي لما جاع أخيرا بعد أن صام أربعين يوما وقدم له الشيطان تجربة الخبز المادي رفضها وأجاب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله مت 4 أربعة وهو الذي أوصان في العظه على الجبل لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب فإن هذه كلها تطلبها الأمم متى ستة وحد فهل يعود ويعلمنا في الصلاة الربية أن نهتم بهذه التي تطلبها الأمم؟ إنه يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره ولا يقول ثم بعد ذلك اطلبوا هذه الامور الماديه حاشا بل يقول وهذه كلها تزاد لكم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها مت دون ان تطلبوا 3 ويقول ايضا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه يوحنا ستة سبعة وعشرين فهل بعد هذا يأمرنا أن نصلي من أجل هذا الطعام البائد؟ لا شك إذن أنه يقصد بالخبز الطعام الباقي للحياة الأبدية أي للغد أربعة ثم هل من المعقول أن تكون أول طلب خاصة بنا هي الخبز المادي؟ المعروف أن الطلبات الثلاثة الأولى خاصه بالله ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك ثم بعد ذلك اربع طلبات خاصة بنا هل من المعقول أن تكون أول هذه الطلبات هي الخبز المادي هل يعلمنا الرب أن نطلب هذا الخبز قبل أن نطلب مغفرة خطايانا وقبل قولنا لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير هل الخبز المادي أهم من مغفرة الخطايا وأهم من الخلاص من الشرير خمسة. ثم هل من المعقول أن يطلب الرب منا أن نكرر طلبة الخبز المادي كلما صلينا لأنه يقول متى صليتم فقولوا هكذا أبيان الذي في السماوات لو 11 اتنين فهل إذا قررنا هذه الصلاة الربية مرات عديدة في اليوم الواحد نكرر أيضا الطلب من أجل الخبز المادي مرات عديدة كل يوم إن هذا لا يتفق مع التعليم الروحي الذي للسيد المسيح حيث يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون متى 6 25 ضاربا لنا مثلا بطيور السماء ستة ويمكن تأكيد هذا ايضا من فحص الكلمة اليونانية الخاصة بهذه الطلبة وهي أبي أوسيوس. الكلمة اليونانية تتسع لثلاث معان هي الجوهري او الجوهري جدا او الذي للغد او الكفافي فلماذا نحصرها في معنى الكفاف؟ ولماذا نأخذ عبارة الكفاف على أنها تعني الخبز المادي ان كان المقصود الخبز الجوهري من كلمة أسيا اليونانية بمعنى جوهر فلا يمكن أبدا أن يكون معناها الخبز المادي وإن كانت ترجمة الكلمة اليونانية الذي للغد كما في الترجمات الكبطية فالمقصود هو الخبز الذي للحياة الأبدية التي هي الغد بمعناها الواسع وحتى ان ترجمت بالكفاف فلا يمكن ان تعني الخبز الجسدي انها هي من الروحية ان ترجمناها كذا او صلاها البعض هكذا اننا نريد منك يا ابانا السماوي ان تعطينا خبزنا الروحي الذي يكفينا لا ينقص فنقع في الفطور ولا يزيد فنقع في الغرور نريد ما يكفينا لقيام حياتنا الروحية ولا نريد أزيد فقد علمنا الرسول ألا نرتقي فوق ما ينبغي رمية 12 3 ولا نريد أزيد حتى لا تقع في المجد الباطل أو الكبرياء أو يضربنا العدو بضربه يمينية إذن عبارة الكفافة يمكن أن تقال أيضا بمفهوم روحي خاص بالخبز الروحي أنا لا أريد أن أدخل في بحث لغوي أو جدل لغوي فحديثي معكم حديث روحي خالص وكل ما أريده لكم في صلواتكم أن تقصدوا الخبز الروحي الذي للحياة الأبادية فماذا هو هذا الخبز؟ هو كلمة الله كما قال السيد المسيح مت 4 وكما في سفر التثنية 8 فكلام الله غذاء القلوب والخبز الروحي أيضا هو سر الإفخارستية هو الصرائر المقدسة كما شرح الرب في إنجيل يوحنا أنا هو الخبز الحي النازل من السماء يحنى 6 إنه خبز الحياة غذاؤك هو الله نفسه ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب وغذاؤك الروحي هو كل ما يغذيك روحيا من صلاة وتأمل اجتماعات روحيه وألحان وترانيم وقد تتغذى أيضا بالحب الإلهي وبالفضيلة وحينما نقول للرب أعطنا ماذا نقصد بهذه العبارة نقصد أنك تطلب غذائك الروحي من الله نفسه مصدر النعم كلها والذي يعرف ما تحتاجه وإن كان الله يعطيك فلا تعطل العطيته بالتراخي في تناول غذائه اهتم بغذاء روحك كما تهتم بغذاء جسدك بل أكثر أنت تعطي جسدك طعاما كل يوم بوجبات متعددة وبكميات كافية ومن كل العناصر فعامل روحك هكذا ايضا لا بد أن تكون لك وجبة روحية دسمة تتغذى بها من القراءات الروحية والتأملات ومن الألحان والتراتيل والتسابيح لكي تنتعش روحك فيك ويزداد حبها لله إن لم يأخذ الجسد غذاءه يمرض ويضعف وهكذا الروح أيضا تذكر هذا كلما تصلي ومرض الروح هو اولا الفتور فإن لم يجد علاجا تضعف مقاومة الروح للخطية ويسهل سقوطها أما الغذاء الروحي فيعطي تقوية للروح كما أن غذاء الجسد يعطي قوة للجسد وكما أن الغذاء الذي تقدمه للجسد ينبغي أن يكون سليما ومن صنف جيد كذلك الغذاء الذي تقدمه للروح كلما كانت القراءات والتأملات عميقة ومن نبع صاف هكذا تكون فائدتها للروح اهتم إذن بغذائك الروحي اسعى إليه بكل نشاط وقدمه لنفسك بكل اهتمام ولا تقتصر في صلاتك على عبارة خبزنا اعطنا بينما تهمل نفسك ولا تقدم لها غذاء أنت تقدم الغذاء والرب يستجيب لصلاتك ويعطي لهذا الغذاء الروحي فاعليته في قلبك وفي إرادتك اغفر لنا كما نغفر حاجتنا إلى الغفران علمنا الرب أن نقول في الصلاة الربية اغفر لنا خطايانا. كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا مت خمسة والواقع أن هذه الطلبة تحوي الكثير من التأملات منها عبارة اغفر لنا خطايانا تحوي اعترافا بأننا خطاه وفي بعض الترجمات اترك لنا ما علينا أو اترك لنا ديوننا والقديس أغسطينوس يقول إننا نطلب أن يخفر لنا ما علينا لأننا مديونون كان القديس أغسطينوس أسقفا ولكنه أيضا كان يصلي هذه الصلاة والقديس يوحنا الرسول يؤكد على هذا المعنى ويقول إن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا يحنى الأولى 8 واحد. كذلك القديس يعقوب الرسول يقول بالمثل أننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا يعقوب ثلاثة اثنين والقديس بولس يدعو نفسه أول الخطاه والكنيسة تعلمنا في صلواتها أنه ليس أحد بلا خطية وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض لذلك نحن نقف للصلاة نقول للرب اغفر لنا إن كان أحد بلا خطية فلا داعي لأن يقول هذه الطلبة ولكن الكتاب المقدس سجل لنا خطايا وقع فيها الآباء والانبياء قال إن الخطيه طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء هذه الطلبة إذن تعطينا فكرة أننا محتاجون إلى الخلاص كل يوم ولعل البعض يسأل هنا ما معنى الخلاص؟ إذن والتجديد اللذين نلناهما في المعمودية ما معنى عبارة من آمن واعتمد خلصا مرء الستاشر ستاشر وما معنى عبارة جدة الحياة وصلب الانسان العطيق رمية ستة أربعة وما معنى قول الرسول لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح غلط يا حقا إننا نلنا كل هذا في المعمودية ولكن هناك ملاحظة هامة وهي لقد أخذنا في المعمودية تجديدا، ولكن لم نأخذ فيها عصمه فلا يوجد إنسان معصوم بل ما أعجب قول يعقوب الرسول عن القديس العظيم إلي النبي إلي كان إنسانا تحت الآلام مثلنا يعقوب 5-17 بعدم العصمة قد نسقط وبالنعمة وعمل التوبة نقوم ونقول للرب في سقطاتنا اغفر لنا إننا تعمدنا ولكننا ما زلنا مديونين ليس لأن شيئا قد بقى ولم يغفر لنا في المعمودية ولكن لأننا في حياتنا نعمل كل ما يحتاج إلى غفران يومي حقا إنه في المعمودية قد غفرت لنا خطايانا ولكننا في كل يوم نخطئ خطايا جديدة تحتاج إلى مغفرة أن الذين اعتمدوا وفي الحال فارقوا هذه الحياة هؤلاء قد صعدوا من جرن المعمودية بلا دين عليهم أما الذين اعتمدوا وما زالوا موجودين في هذه الحياة فإنهم يرتكبون نجاسات بسبب ضعفهم المائل نعم في كل يوم نخطئ إلى الله مهما كنا ومهما ارتفعنا لذلك فإننا نقول لله في كل يوم اغفر لنا ما علينا نعم بسبب الخطايا اليومية ومن الضرورية أن نقول في هذه الصلاة اغفر لنا إن الذي ترتفع نفسه فوق هذه الطلبة يكون محاربا بالبر الذاتي وذلك لأننا مديونون أمام الله وفي قصة المرأة التي غسلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتها بشعر رأسها قال الرب لسمعان الفريسي: إنسان كان له مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا لؤى سبعة واربعين. وبنفس المعنى ذكر السيد المسيح مثل العبد المديون المدان الذي سامحه سيده إذ لم يكن له ما يوفيها متى 18 سبعة وعشرين. كل منا يقف أمام الله مديونا عاجز عن وفاء ديونه لأن أجرة الخطيئة هي موت ولا وفاء إلا بتلك الفدية التي قدمت عنا على الصليب إذن في طلابنا اغفر لنا نعني طلابنا بأن تمحى هذه الخطايا بالدم الكريم ويحملها الرب عنا اغفر لنا تلبط المغفرة ينبغي أن يقولها المصلي من كل قلبه لأنه في وقت السقوط أو في ساعات التوبة قد يصلي الإنسان من قلبه طالبا مخفرة خطاياه أما في أوقات العزاء الروحي والنعمة وفي أوقات الخدمة الناجحة والعمل لأجل الملكوت ربما في هذه كلها لا يشعر المصلي بخطاياه ولا يذكرها لأنه لا يتذكرها البر الحالي الذي يعيش فيها ينسيه الأخطاء التي وقع فيها ولذلك فلكي لا يقع في البر الذاتي ويظن في نفسه أنه شيء وضع له الرب أن يصلي هذه الصلاة أنه خاطئ لذلك اجلس وحاسب نفسك تذكر خطاياك حتى تطلب من أجلها توبة واذكر أن بولس الرسول قال انا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأني اتهدت كنيسة الله مع أن ذلك كان في الماضي فعله لما كان شاول الترصوص ومع ذلك كانت خطيته أمامه في كل حين تجلب له الانسحاق والشعور بعدم الاستحقاق فيقول كنت من قبل مفتريا ولم ينسها وداود النبي أيضا بكى على خطاياها حتى بلل فراشه بدموعه كل ذلك بعد أن أخذ وعدا بالمغفرة لأن قبل ذلك ما كان يدري تماما ما هو فيها إلى أن نبهه ناثن وما أجمل قول القديس الأنبى انطونيوس في تذكر الخطايا إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله فما أعمق ذلك الإنسان الروحي الذي مهما نال من مغفرة وخلاص لا ينسى مطلقا أنه خاطئ ليس فقط بالنسبة إلى القديم وإنما بالنسبة إلى الحاضر أيضا لأنه بهذا الأمر قد تبرر العشار دون الفريسي الفريسي لم يقل مطلقا في صلاته اغفر لنا بل قال ذلك العشار في طلبته المنصحقة وقد ضرب الرب لنا هذا المثل حتى يكون لنا نموذجا في حياتنا الروحية بل مبارك من يشعر أنه أكثر خطية من غيره يرى دائما الخشب التي في عينيه قبل أن يتأمل القذى الذي في عين أخيه لذلك فإن الذي يصلي قائلا اغفر لنا لا يمكن أن يقع في إدانة غيره إن كان يطلب هذه الطلبة من عمق قلبه إنه لا يدين غيره إنما يطلب لغيره المغفره كما يطلبها لنفسه وبنفس الوضع لا يطلب النقمة لمن أساء إليه بل المغفره الإنسان الروحي يشعر أنه أكثر خطية من غيره على الأقل لأن الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر ربما غيره أخطأ عن جهل أما هو فعن معرفة ربما غيره أخطأ عن ضعف أما هو فبلا عذر نلاحظ هنا أن المصلي لا يبرر ذاته إنما يطلب المغفرة إن امنا حواء لم تقل اغفر لنا ولا قال أبون آدم هذه الطلبة بل حاول كل منهما أن يلتمس عذرا لنفسه أو يلقي بالمسؤوليه على غيره إنما المصلي هنا لا يبرر ذاته إنه يعترف تماما أنه مخطئ وأن ما يلزمه ليس الأعذار وإنما المخفرة لذلك فهو يطلبها دون أن يبرر ذاته أو ينفي المسؤوليه عنه ونحن نطلب المغفره عن كل الخطايا سواء التي أخطأنا بها إلى الله أو إلى إخوتنا من البشر فالخطية موجهة أصلا إلى الله والمرتل يقول في المزمور الخمسين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت إن كل خطية هي عصيان لله وعدم محبة له وكسر لوصيته حتى التي طالبنا فيها بمحبة القريب فحينما نخطئ إلى البشر نكون قد أخطأنا إلى الله أيضا ولذلك فنحن نطلب منه المغفرة وليست منهم فقط ونحن بهذه الطلبة نتذكر صفة في الله وهي إنه غفور لولا أن الله غفور ما كنا نطلب منه المغفرة إننا نذكر وعوده التي قال فيها من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ونتذكر وعوده في سفر اشعياء حينما قال هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج أشعياء واحد 18. بل نحن واثقون إننا حين نطلب المغفرة سنبيض أكثر من الثلج مزمور خمسين ونذكر قول داود النبي عن الرب لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا بل مثل ارتفاع السماوات عن الأرض قوية رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن مزمور 103 ولكن كيف يغفر الرب هنا توجد شروط منها شرط التوبة وشرط المصالحة والمغفرة للمسيئين التوبة شرط للمغفرة شروط التوبة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون لؤى 13 -5. الله مستعد أن يغفر ولكنه لا يغفر لغير التائبين إذن التوبة شرط فإن كانت التوبة هي بداية حياة جديدة مع الله فكيف نجمع بين الله والخطيه والكتاب يقول لا شركة بين النور والظلمة التوبة هي مصالحة مع الله وهذه المصالحة لازمة للمغفرة وليست التوبة هي مجرد ترك للخطيه بالفعل ولا مجرد تركها تغصبا بالفكر وإنما كما يقول القديسون كمال التوبة هي كراهيه الخطية ان وصل الإنسان إلى حالة كراهيه الخطية فحينئذ لا يستطيع أن يخطئ ولا تكون الخطية موافقة لطبيعته في حالة التوبة ولكن قد يقول إنسان إنه تائب بينما تدل أفعاله على غير ذلك لهذا فإن الكتاب المقدس يقول اصنع أثمارا تليق بالتوبة متى ثلاثة فإن قلت في صلاتك اغفر لنا اسأل نفسك في الداخل هل أنا تائب؟ هل أنا أصنع ثمارا تليق بالتوبة؟ هل هذه الثمار ظاهرة في حياتي وفي سلوكي وتصرفاتي وفي صلحي العملي مع الله؟ أم أنا أطلب المغفرة بدون هذا كله؟ كأنك إذا حينما تصلي وتقول إنما تقول ضمنا اقبل يا رب توبتي أو امنحني يا رب نعمة بها أتوب أو توبني يا رب فأتوب وما علامة هذه التوبة في حياتك؟ أول علامة هي أن تعترف بأنك خاطئ ويقول الرسول في ذلك إن قلنا أنه ليس لنا خطيه نضل أنفسنا وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا رسالة يوحنا الأولى واحد تمانية. إن الخطية التي تعترف بها هي التي تطلب عنها مغفرة أما المواقف التي ترى نفسك فيها غير مخطئ أو أن غيرك هو المخطئ فهذه لا تدخل في ذهنك ولا في قلبك أثناء قولك اغفر لنا إن اعترفت بمرضك فإنك تطلب من الطبيب السماوي أن يمنحك شفاء وعلاجا أما إن قلت أنك غير مريض فإن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى والرب يقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. والذي يعترف بينه وبين نفسه أنه خاطئ ومخطئ يستطيع أن يعترف ايضا على الأب الكاهن وايضا على الآب السماوي. في عبارة اغفر لنا تذكر جميع خطاياك واعترف بها أمام الله ثم اعترف بها أمام وكيله على الأرض. تيتس واحد سبع ليمنحك حلا ويأخذ من الدم الكريم لتمحى به خطاياك ومن ثمار التوبة أيضا في حياتك الانسحاق والندم على الخطية إنهما ليست ثمنا للخطية إنما علامة على التوبة التي هي شرط للمغفرة والمغفرة تتم بالكفارة العظمى وبالدم الطاهر الكريم ولكن هذا الدم لا يستحق نوال الفداء به إلا المؤمنون التائبون وإعرف أن المغفرة حتى بعد أن تتم لا تمنح الانسحاق والندم والشعور بعدم الاستحقاق فداود النبي بلل فراشه بدموعه وعاش في حياة التوبة والبكاء والاعتراف بخطيئته بعد أن غفرها الرب له وبولس الرسول بعد أن نال المغفرة وبعد أن ارتفع درجات في حياة الروح ظل يقول أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله أنا الذي كنت من قبل مفتريا ولم يقل أن ذلك كله فعله شاول الترسوسي شاول قد مات مع المسيح الموجود الآن هو بولس الذي ارتفع إلى السماء الثالثة كلا بل قال أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا بالإيمان وبالتوبة بالاعتراف تتقدم قائلا اغفر لنا وحاذر من أن تطلب المغفرة لغيرك دون أن تطلب المغفرة لنفسك كما فعل أيوب الصديق الذي كان يقدم محرقات عن بنيه فقط ربما أخطأ بني إلى الله أيوب واحد دون أن يقدم محرقات عن نفسه هل القديسون كالخطاه يقولون معهم اغفر لنا نعم القل يقول هذه الطلبة وأول من قالها رسل المسيح القديسون والقديس كلما يتأمل الكمال المطلوب منه وصورة الله التي ينبغي أن تكون له يشعر في أعماقه أنه خاطئ عن إيمان واقتناع حتى إن فعل القديسون كل ما أمرهم به الرب يقولون إننا عبيد بطالون إذا فلنطلب كل حين أن يغفر الرب لنا ليس الماضي فقط وإنما خطايا الحاضر أيضا فنحن في كل حين نخطئ وليست الخطية مجرد ماضي تركناه إن أشعياء النبي لما رأى عرش الله وحوله الصرافيم يسبحون قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين أشعياء ستة فماذا ترانا نقول نحن؟ نقول اغفر لنا مغفرتنا للمسيئين إننا نطلب من الله المغفرة والله من جانبه مستعد أن يغفر ولكن المهم هل نحن مستعدون من جانبنا لقبول هذه المغفرة؟ هناك شروط فما هي؟ نقول في الصلاة اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا إذا مغفرتنا للآخرين شرط أو هي اتفاق بيننا وبين الله ونلاحظ أن الله اهتم بهذا الشرط جدا فهذه الطلبة هي الوحيدة من بين الطلبات السبع في الصلاة الربانية التي علق عليها الوحي الإلهي وتكلم الرب عنها بعد أن علمنا إياها ففي الإنجيل لمعلمنا متى البشير يقول الرب بعد هذه الصلاة مباشره فانه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم متى 6-14 ويوضح هذا في الإنجيل لمعلمنا مرقس الرسول فيقول ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم مرؤس حداشر خمسة وعشرين ونفس المعنى يتكرر في الإنجيل لمعلمنا لوق الرسول فيقول الرب لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم لوقا ستة إذا إن اردنا أن يغفر الرب لنا علينا أن نغفر نحن أيضا لمن أذنب إلينا مهما كانت إساءته ومهما قفرت حتى إلى سبع مرات سبعين مرة في اليوم كما أجاب الرب تلميذه بطرس الرسول وإن لم نغفر فإننا نغلق باب المغفرة أمام أنفسنا ونكون نحن الخاسرين من تلقاء نفسك اغفر وبالأكثر إن أتاك المذنب إليك معتذرا لا تحقق معه وإنما اغفر له تذكر كيف أن السيد المسيح وهو على الصليب غفر لصالبيه وقدم عنهم للآب عذرا فقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وتذكر أن القديس استفانوس أول الشمامسة والشهداء فيما كان اليهود يرجمونه ظلما صلى من أجلهم قائلا يا رب لا تقم لهم هذه الخطية أعمال سبعة ستين تنازل عن حقك تجاه الناس لكي يتنازل الرب عن حقوقه من جهتك ولكي تكون لك دالة في الصلاة حينما تقول كما نغفر نحن أيضا وكذلك لكي تكون بهذا الاسلوب الروحي صورة من أبيك السماوي وابنا حقيقيا مشابها لأبيه في مغفرته حسب ما يبلغ مستواك فأنت حينما تغفر إنما تعطي المغفرة لنفسك اسأل نفسك إذن هذا السؤال حينما تعطي مغفرة للآخرين هل أنت تعطي مغفرة أم أنت تأخذ مغفرة لا شك أنك تعطي وتأخذ ولكن إذا كنت لا تغفر فإنك تمنع المغفرة عن نفسك لأن الرب يقول إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي إذا فأنت تغلق باب المغفرة على نفسك بعدم مغفرتك لغيرك يقول القديس أغسطينوس والشخص الذي لا تغفر له يستطيع أن يأخذ المغفرة من الله مباشرة إنه يأتي إليك ويقول لك أخطأت إليك سامحني فترفض فيذهب إلى الله ويقول له اغفر لي أنت أقع في يديك ولا أقع في يد إنسان لأن مراحمك واسعة سمويل الثاني 14 فيغفر له الله لأن الله في يده سلطان المغفرة أما أنت فلا تخرج مبررا لأن الله لا يغفر لك بسبب عدم مغفرتك لأخيك وهكذا يخرج هو محاللاً وتخرج أنت مربوطا وبهذا الشكل تؤذي أنت نفسك أكثر مما يؤذيك عدوك يقول القديس أغسطينوس إن عدوك لا يستطيع بأي حال أن يؤذيك بقصوته كما تؤذي أنت نفسك إن لم تحبه لأنه قد يتلف عقارك أو قطعانك أو بيتك أو على الأكثر جسدك إن اعطي له مثل هذا السلطان ولكن هل يستطيع أن يتلف نفسك كما تستطيع أنت أن تتلف نفسك عدوك قد يضرك في أشياء خارج نفسك ولكنك أنت تضر نفسك إن جعلتها مجالا للبغضه والكراهيه إنك لم تضر نفسك بعدم التسامح ولا يكون عدوك هو الذي أضرك إنما أنت الذي تضر نفسك وإذا لم تغفر هل تظن أن الله يعتمد عدم مغفرتك فإن بقيت غير راض عن من أساء إليك أو إن دعوت عليه بالشر هل تظن أن الله يقبل ذلك كلا بلا شك ولكنك إن أحسنت إليه فإنك تنفع نفسك استمع إلى قول الرب في عظته على الجبل حيث يقول بالكيل الذي به تكيلون يقال لكم متى سبعة اثنين فكما تعطي الناس الله يعطيك والقياس مع الفارق إن أعطيت الناس مغفرة يعطيك مغفرة وإن عاملتهم بقصوة يقول لك إنك لا تستحق المغفرة ولا تظن أنك إن عاملت غيرك بالقصوة يعاملك الله باللين انظر القصه التي رواها الرب في الإنجيل قال يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة ألاف وزن وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامراته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وطرق له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار فأمسكه وأخذ يعنفه قائلا أوفيني ما عليك فخر العبد رفيكه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أيضا ترحم رفيقك كما رحمتك وغضب سيده وسلمه للمعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه مت 18 من 23 ل 34 وختم الرب القصة قائلا فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته متى 18 خمسة أنت يا أخي هو ذلك الشخص الذي طرق له الرب الدين الكبير الذي عليه ولم يطرحه إلى العذاب الأبدي فاغفر إذن لأخيك إن كنت لا تريد السيد أن يغضب عليك لأنه غفر لك أكثر بكثير مما ستغفره أنت لأخيك على الأقل أنت ستغفر لأخيك ما فعله معك أما الرب فقد غفر لك أكثر من هذا خطايا الفكر ومشاعر القلب وكل ما ارتكبته ضد الله وضد الناس وضد نفسك ونلاحظ أنه في المثل الذي رواه الرب عبارة خطيرة وهي إن السيد بعدما غفر للعبد كل ما عليه عاد وحاسبه على كل الخطايا القديمة لأنه لم يغفر لأخيه أي أن المغفرة التي أخذها عاد ففقدها بسبب عدم مغفرته هكذا إن لم تغفر لأخيك يسحب الله منك المغفرة التي نلتها من قبل أليست هذه مسألة خطيرة؟ ينبغي أن تضعها في اعتبارك وستجد أنك تضر نفسك تماما إن لم تغفر لأخيك معاملات منوعة وهنا توجد ثلاث درجات في معاملتك لمن أساء إليك واحد أن تحتمل من أساء إليك ولا تغضب عليه اثنين أن تغفر له من قلبك من الداخل ثلاثة وأسمى من هذين الأمرين أن تحبه حسب الوصية أحب أعدائكم لأنه ما أسهل أن تقول له سامحتك ولكن ابعد عني لا أريد أن أرى وجهك فيما بعد تدرب على هذه الدرجات الثلاث فإن وجدت محبة العدو صعبة على الأقل اغفر له من كل قلبك وإن وجدت هذه أيضا صعبة فعلى الأقل احتمله ثم تدرك حتى تصل إلى المغفرة ثم المحبة ويقول القديس أوغسطينوس في ذلك إن لم تغفر من تلقاء نفسك لمن أساء إليك فعلى الأقل إن توسل إليك أن تغفر له فينبغي أن تغفر أعني إن قال لك لقد أخطأت إليك سامحني المفروض إذن أن تسامح وإلا فإنك تصير إنسانا قاسي القلب وحينئذ بأي وجه ستطلب من الله المغفرة فيما أخطأت به إليه لأنه إن كان صعب عليك أن تغفر لعدوك في حال إساءته فعلى الأقل يسهل الأمر عليك وهو يعترف بخطيئته أمامك ويطلب العفو نقول هذا إن البعض حينما يأتي إليه المسيء قائلا اغفر لي يبدأ معه تحقيقا لماذا فعلت وفعلت ويوبخ ويعنف باسلوب إذلال حتى إن ذلك المسيء يقول في قلبه ليتني ما ذهبت إليه أطلب منه المغفرة المصالحة. وأعنف من هذا شخص يسيء إلى غيره ويغضبه ويعرف أنه إنسان متدين وسيأتي للمصالحة قبل ذهابه إلى التناول فلا يذهب إليه لكي يعتذر عما أساء به إليه بل ينتظر إلى أن يأتي المساء إليه ساعيا للمصالحة بل يقول أكثر من هذا لابد أنه سيأتي ليصالحني وحينئذ سوف ألقنه درسا يحتاج إليه وأثبت له أنني كنت على حق فيما أسأت به إليه لأنه يستحق ذلك وأكثر وأكون بهذا قد نفعته روحيا يا أخي فكر أنت في نفسك وفي منفعتك الروحية وكن متواضعا وإعرف أن الذي يسعى إلى المصالحة هو الذي ينال بركه المصالحة ولا تقل أمام الناس أو في داخل الكنيسة كان بيني وبين فلان خلاف ولكن الحمد لله قد اصطلحنا وانتهى الأمر نعم قد تم الصلح ولكن عن طريق من عن طريقك أنت أم عن طريقه هو هل هو الذي جاء يطلب مصالحتك ويعتذر إليك ويدفع ثمن الصلح بانكسار قلبه ومذلة نفسه وأنت وافقت على ذلك وصفحت وتم الصلح إذا هو الذي نال برقة الصلح وليس أنت إذا في المصالحة اسأل نفسك من قام بها وكيف أما إن جاء أخوك ويعتذر إليك فقابلته بتحقيق وعنف وظللت تثبت له أنه المسيء وأنت الذي تغفر ولم تجعل المصالحة تمر بسهولة واجبرته على تكرار الاعتذار وتكرار الاعتراف بطلب العفو فإنك بهذا تدل بلا شك على قساوة قلبك وعلى كبرياء في داخلك وعدم مراعاة لشعور أخيك ويكون وليس أنت الذي نال بركة المصالحة بل نال أيضا بركة احتماله لك وصبره على معاملتك القاسية كذلك بركة المصالحة. تنال في المصارعة إليها إذ يقول الرسول مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل ويرى أن ذلك يتم بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناه محتملين بعضكم بعضا في المحبة أفاسس 4-2-3 إذن في مغفرتك لغيرك لا تبطئ في ذلك ولا تترك الغضب يستمر فترة في قلبك بدون صفح فكلما أسرعت بالمغفرة كلما نلت برقتها وفي ذلك احترس من معاملتك لمن هم أقل منك قأب يسيء إليه ابنه وينتظر أن ياتي الابن في انكسار قلب يطلب العفو عنه وإن تأخر يحف إخوته على ذلك فيذهب ويطلب الصفحة عنه وتتم المصالحة والاب محتفظ بما يظنه لنفسه من قرامة وقد يحدث المثل فيما بين رئيس واحد ومرؤوسيه الرئيس هو الذي يسيء والمرؤوس هو الذي يسعى إلى العفو. وتتم المصالحة بكبرياء الرئيس وما ذلة المرؤوس الذي ينال البرقة هنا هو الصغير وليس الكبير المسؤولية في المصالحة إن الإبطاء في المغفرة له أسباب واحد إما أن الذات لها وجودها وسيطرتها وتطلب لنفسها بحقوق اثنين وإما أن عامل الغضب هو الذي يحكم الإنسان ولو ضغط على أعصابه 3- وإما أن المحبة ليست كاملة لأن المحبة كما يقول الرسول لا تحتد ولا تطلب مال نفسها وتحتمل كل شيء كورنسوس الأولى 13 4- وإما أن الإنسان يحتاج إلى تواضع قلب لكي يغفر فليبحث كل إنسان أسباب عدم مغفرته ويعالجها داخل نفسه ولا يعتذر بأن الإساءة كانت فوق احتماله ذلك لأن القلب الكبير يمكنه أن يحتمل كل شيء إن السيد المسيح يقول إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع أخيك متى خمسة 23. فما معنى هذا ان تذكرت أن له شيئا عليك تعني أنه يمسك عليك خطا ضده أي إنك أنت المسيء في هذه الحالة ينبغي أن تذهب وتصالحه لأنك أنت الذي أسأت إليه ولكن إن كان هو الذي أساء إليك فلا تنطبق عليك الآية إنما احتفظ ألا تحقد عليه في قلبك واغفر له فإن غفرت له ولم تصل إلى أن تحبه فهل في هذه الحالة لا تتقدم إلى القربان أولاً احترس من أن تقرهه ثم نعرض لهذه المشكلة هل إذا لم تصلوا إلى محبة الأعداء لا تستطيع أن تصلي يجيب القديس اوغسطينوس على هذا السؤال فيقول لا أجرؤ أن أقول لكم إن لم تحبوا أعداءكم لا تصلوا بل صلوا بالحري لكي تحبوهم نعم صلي وقل له امنحني يا رب محبة الأعداء اعترف لله بأنك لم تصل بعد إلى محبة أعدائك وكلمة بصراحة قل له أنا سمعت يا رب كلمة من فلان جرحت شعوري وما زلت متعبا منها في الداخل وقد أغير قلبي من نحوه وهذا يدل على عدم احتمال وعلى غضب وعدم محبة وعلى أنني لم أستطع أن أحرر تلك الكلمة ببساطة وهدوء اعطني يا رب القدرة التي تجعلني أحتمل هذا الإنسان وأنا أحبه أيضا اعترف لك يا رب انني لست أجد في هذا الشخص شيئا يحب وربما هذا الإحساس نابع من عدم نقاوة قلبي فاعطني نقاوة القلب التي أحكم بها بغير قسوة، لأنه بغير نعمتك أنا عاجز عن محبته وإن كنت أنا غير قادر على احتماله في عبارة واحدة قالها لي فعجيب أنت يا رب كيف تحتمله طول السنين والأيام إن كانت المغفرة صعبة علي فاعطني يا رب أن أغفر اعطني نقاوة القلب واعطني الاحتمال واعطني أن أغفر لغيري لكي أستحق بهذا أن تغفر لي ليس بمجهودي البشري يمكنني أن أصل إلى هذا كله إنما أنت الذي تقودني في موكب نصرتك كورنثوس ستانية ثلاثة فأنتصر على نفسي وعلى مشاعري ضد الغير وانتصر على عدم احتمالي واصل إلى محبة المسئين الي بعمل روحك القدوس فيه أمثلة في المغفرة ضع أمامك أمثلة عجيبة في المغفرة واحد السيد المسيح وهو على الصليب يشفع في صليبيه ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وعشرين 23-34 2 وبالمثل الثاني الذي هو إنسان عادي مثلنا القديس استفانوس أول الشمامسه الذي أثناء ما كان اليهود يرجمونه كان يدعو ويقول أيها الرب يسوع لا تقم لهم هذه الخطية أعمال سبعة 59. ولأن الشهيد استفانوس كان على هذه الدرجة من المغفرة لراجميها لذلك استحق أن يبصر السماء مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله أعمال سبعة خمسة وخمسين. وهكذا استحق هذا القديس العظيم أن يدخل إلى السماء وليس في قلبه شيء ضد أعدائه بل كان صفح بل وشفاعة فيهم ثلاثة المثل الثالث هو يوسف الصديق الذي أساء إليه إخوته والقي في البئر ونزع عنه قميصه وبيع كعبد ومع ذلك لما وقعوا في يديه وقد صار الثاني بعد فرعون غفر لهم وطمأنهم قائلا لستم أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله تكوين 45-8 وأسكنهم في أرض جاسان في أفضل أرض واعتنى بهم وعالهم ولما خافوا أن يبتش بهم بعد موت أبيهم يعقوب طمأنهم مرة أخرى وقال لهم لا تخافوا أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيراً فالآن لا تخافوا أنا أعو لكم وأولادكم فعزاهم وطيب قولوا بهم تكوين خمسين تسعة عشر بل إنه من تأثره بكى لما قالوا له نحن عبيدك تكوين خمسين سبعة عشر هذا مثل من العهد القديم لألا يظن أحد أن المغفرة للمسيئين هي فقط من سمو العهد الجديد وهو مثل منفذ عمليا إن كنت لا تغفر فأنت تجذب في صلاتك تقول للرب كما نغفر نحن أيضا وإذ تجذب في صلاتك تصبح صلاتك التي تطلب بها مغفرة الخطية هي نفسها تحوي خطية فيجب أثناء وقوفك للصلاة أن تصفي قلبك أمام الله فأنت لست فقط تصفي قلبك لكي تتقدم للتناول من الأسرار المقدسة وإنما تصفي قلبك لمجرد أن تصلي لكي لا تجذب على الله حينما تقول كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وإن لم تستطع ذلك فعلى الأقل أطلب إلى الله أن يصفي قلبك أثناء الصلاة يقول القديس أغسطينوس إن السيد المسيح هو شفيع لك أمام الآب رسالة يحنى الأولى 3-1 فإن كنت تكذب في صلاتك يصير هو شاهد ضدك وإن لم تصلح نفسك يكون هو القاضي عليك لذلك قل عبارة كما نغفر وإعمل بها فأنت لا تستطيع أن تجد وسيلة للإفلات بها من هذا النص أتراك تستطيع أن تحذف هذه العبارة من صلاتك ان حذفت هذه الطلبة فإنك تكون في هذه الحالة لا تطلب المغفرة وتظل خطيئتك قائمة محسوبة عليك يقول القديس أغسطينوس إنه اتفاق وعهد أمام الله علينا شرط وعلى الله عهد الشرط الذي علينا هو أن نغفر للمسيئين والعهد الذي يقدمه الله هو أن يغفر لنا على هذا الأساس إنه اتفاق بيننا وبين الله فإن أخللنا بالشرط ماذا يحدث؟ يقول السيد الرب إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم متى 6-15 إنه اتفاق مع الله إن أخللنا به تصبح صلاتنا عديمة الجدوى فهل بعد هذا سوف تصطلحون مع بعضكم البعض على اعتبار أن الكتاب يقول اغفروا يغفر لكم ستة سبعة وثلاثين. يقول البعض ايا كان الأمر فلان بالذات لن أصالحه ولن أغفر له ولو أتى الملاك ميخائيل يطلب مني ذلك الجواب بسيط إن لم تصالحه وتغفر له تكون أنت الخاسر لأنك أنت الذي سوف تفقد المغفرة التي تأتيك من الله ان غفرت له اغفر إذن لغيرك ولتكن المغفرة من كل قلبك لأن البعض قد يقول بفمه لقد سامحته بينما يخزن في قلبه الخصومة وكأنه لا يخشى عين الله التي تفحص الكلوب وحتى هذه الكلمة التي يقولها بلسانه والتي لا تنبع من قلبه يبدو من لهجته ونبرة صوته أنه غير صادق فيها إذن اغفر ولو تجاهد نفسك في ذلك وتنتصر عليها ولا تستبق في قلبك شيئا من العداوة أو من الحقد يقول البعض ان غفرت له رجع مرة أخرى ليسيء الي الجواب هو أن تعود مرة أخرى فتخفر له وإن أخطأ إليك مرة ثالثة تغفر له للمرة الثالثة وهكذا دواليك وهذا الأمر قد أوضحه السيد الرب حينما سأل بطرس الرسول قائلا كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات فأجاب الرب لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات متى تمنتاشر واحد وعشرين والمعروف أن رقم سبعة يدل على الكمال وكذلك رقم عشرة إذن فالذي يقصده الرب هو ما لا نهاية له من المرات أي كلما أخطأ اغفر له فلماذا؟ ذلك لأن الله قد غفر لك أكثر بكثير مما يطالبك به من المغفرة مهما كانت الخطيئة التي تخفرها لغيرك ومهما كان عدد الخطايا التي أخطأ بها إليك أخوك ومهما كانت شدتها فالله قد غفر لك ما هو أشد وأكثر منها فاغفر واجعل قلبك صافياً لكي تستحق أنت أيضا مغفرة خطاياك انظروا كيف أننا نبدأ القداس الإلهي بصلاة الصلح ويقول الأب الكاهن اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انطراح في الحكم من موهبتك غير المائة السمائية والقبلة هي إشارة للحب والشماس يصيح قائلا قبلوا بعدكم بعضا بقبلة مقدسة وعبارة قبلة مقدسة تعني أنها غير مخادعة مثل قبلة يهوذا قبلة حقيقية صادقة عن حب صاف طاهر وليست مثل قبلة الخائن يهوذا الذي كان يقبل بالفم بينما القلب يدبر مؤامرات فهل أنت في حضورك للقداس يكون قلبك فيه هذا الحب نحو الكل ونحو المسيئين إليك أم إنك ان دخلت الكنيسة وكان فيها أحد المسيئين إليك تتعمد الجلوس في مكان بعيد جدا عنه حتى لا تحرق بالسلام عليه وإن سلمت اضطرارا لا يكون ذلك من قلبك كيف إذن تصطلح مع أخيك وتغفر له وتسلم عليه من قلبك يقول ماري اسحاق اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض اصطلح مع نفسك أي أن العيب في داخلك أنت وليس في أخيك في داخل نفسك أخطاء تحتاج أن تصلحها فيك قبل أن تصلح مع أخيك وبذلك يكون الصلح سهلا يقول القديس غوري غورس نحن سنصلي وفي صلاتنا سوف نقترب إلى الله فإلى أي إله سوف نقترب في صلاتنا سنقترب من الله صانع الخيرات الغفور الرحيم فلابد أن نكون صانعي خير مثله غفورين مثله رحومين ومحتملين مثله في كل هذه الصفات وغيرها مما نراه فالله ينبغي أن نشابهه بحرية إيرادتنا أنت في صلاتك تطلب من الله أن يحبك ويغفر لك فيقول لك مثلما تطلب مني أن أحبك وأغفر لك ينبغي أن تكون أنت أيضا محبا وتغفر لغيرك وإلا فأنت تطلب طلبات لا تطبقها على نفسك وكما يقول القديس غوريغوريوس حينئذ ينطبق عليك المثل القائل أيها الطبيب اشفي نفسك لو أربعة 23 فأنت تتقدم إلى الله وتطلب منه أن يكون غفورا رحوما فيقول لك هذه الطلبة التي تطلبها مني لماذا لا تطبقها على نفسك هنا ونعود للتأمل عبارة اصطلح مع نفسك أي أن نفسك فيها فكران كل منهما ضد الآخر يصارعه فكر يقول أسامحه وأنفذ الوصية وأصلي بقلب صاف وفكرا آخر يقول لا يمكن أن أسامحه فقد أساء إلي ومسامحته ضد قرامتي وضد حقوقي ويجب أن ألقنه درسا وهذان الفكران يتصارعان داخل نفسك وأنت محتاج أن تصالح هذين الفكرين داخلك فتصطلح مع نفسك ان كنت لا تستطيع أن تغفر فماذا تفعل؟ اعتبر هذه الطلبة عذة لك وصل من اجل تحقيقها اعتبر أن صوت الله يناديك وأنت تصلي ويقول لك اغفر لأخيك اغفر لك انا أيضا وفي صلاتك قل في اعماقك اعطني يا رب أن أغفر امنحني الحب الذي أنس به أخطاء غيري وعلى ايه الحالات تكون وصية المغفرة ماثلة أمام عينيك وهنا ونسأل ما علاقة طلبه المغفرة بتلبة الخبز السابقة لها إن كنا نطلب الخبز السماوي أي سر الإفخارستي اللازم لحياتنا الأبدية فإننا ما أن نطلبه حتى نذكر أننا محتاجون للمغفرة لكي نتناول باستحقاق لذلك نقول اغفر لنا ثم إننا نتذكر أننا يجب أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من هذه الموهبة السماوية لهذا يقول كما نغفر نحن ايضا إذن يلزم لنا أن نغفر لغيرنا وأن يغفر الرب لنا لكي نستحق أن نتناول من الصرائر الإلهية وإن كنا في طلبة الخبز نطلب كل الأغذية الروحية اللازمة لنمونا الروحي ولحياة الأبد فإننا نقول للرب هذا عن المستقبل الذي نريده معك أما من جهة الماضي فاغفر لنا أو نقول في اعتذار على الرغم من كل ما تعطينا من غذاء روحي ما زلنا يا رب نخطئ فاغفر لنا إجابة أسئلة هل إذا غاضبت مع إنسان وجاء هو يطلب مني أن أسامحه فسامحته هل أنال بذلك بركة الصلح؟ الجواب الذي ينال بركة المصالحة هو الذي يسعى إليها لأن سعيه إليها يدل على ما في قلبه من اتضاع ومن حب ومن رغبة في السلام كما يقول الكتاب مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط السلح الكامل ويقول عن ذلك بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناه محتملين بعضكم بعضا في المحبة أفاسس أربعة تلاتة أيضا الذي يقبل المصالحة ينال برقتها لأنه لم يغلق قلبه دونها وذلك لأن هناك أشخاص لا يستجيبون للمصالحة ولا تكون قلوبهم ولا إرادتهم مستعدة لذلك ويقدمون اسبابا تمنعهم من ذلك هل لو كان هناك شخص عشرته تضرني روحيا أو اجتماعيا وقد ابتعدت عنه هل يجب علي إذن أن أذهب وأصالحه؟ الجواب كلا فالكتاب يمنع من صحبة الأشرار ويقول المزمور الأول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس مزمور واحد واحد ويقول أيضا إن المعشرات الراضية تفسد الأخلاق الجيدة كورنثوس الأولى 15-33 بل ويقول كذلك لا تخالطوا ولا تواكلوا مثل هذا الاولى الأولى 16 وينطبق هذا الكلام أيضا عن الذي يضرك عقيديا رسالة يوحنا الثانية عشرة معاشرة هؤلاء ليست صلحا إنما هي مخاصمة الله المفروض أن مصالحتك لأي إنسان تكون على الصلح مع الله ومحبتك لأي إنسان تكون نابعة من محبتك لله فالذي يفسد حياتك الروحية ابتعد عنه ولا تحسب هذا خصاما بل حرصا وفي نفس الوقت لا تختزن في قلبك عداوة من جهته ألا يكفي أن أغفر للمسيء داخل قلبي دون أن أمارس معه علاقة شخصية ودون أن أذهب إليه الجواب ما دام هو المسيء فأنت غير ملزم أن تذهب إليه يكفي أن تغفر له في قلبك ولكن إن كنت أنت المسيء فيجب أن تذهب إليه وتصالحه حسب وصية الرب اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع أخيك متى خمسة 23 أما إذا كنتما في بيت واحد أو في عمل مشترك فلا تكتفي مجرد المغفرة داخل قلبك لابد إذن من العلاقة والعشرة وإلا تحول الأمر إلى مقاطعة أو خصومة على الرغم مما تقوله عن المغفرة داخل قلبك وينطبق هذا الأمر على فروع العائلة إذ انقطعت بينكم العلاقة بسبب الإساءة وبالمثل بالنسبة إلى الأصدقاء الذين كانت بينهم علاقات وثيقة وزيارات متبادلة ثم توقفوا هذا كله بسبب إساءة وهنا نضع قاعدة هامة وهي لا تتفق المخفرة القلبية مع المقاطعة والخصومة فالخصومة تدل على أنه لا توجد مخفرة وبخاصة إذا كانت توجد من قبل علاقة قائمة وثيقة فتغيير هذه العلاقة يدل على أن في القلب شيء وأن الحب ليس قائما كما كان من قبل أما عن إساءة الغريب إليك الذي لا تربطك به صداقة ولا عشرة ولا تزاور، فيكفي أن تغفر له في قلبك وإن جمعتك الصدفه معه تكون طبيعيا معه ولا تجعل المسيء يشعر بمقاطعتك له هي انتقام منك مقابل إساءته إليك اخذت شكل الخصومة إذا كنت قد أسأت إلى إنسان ومات دون أن أتمكن من مصالحته فهل انال غفرانا من الله إذا ما طلبت منه ذلك؟ الجواب طبعا ليس بإمكانك حاليا أن تذهب إليه وتصالحه ولكن عليك أن تندم على ذلك في قلبك وعلى أنك لم تكن مصرعا إلى حفظ وحدانية الروح وسيوصل الله ندمك إليه. ولا تشكك نفسك وتقول فلان مات وهو غضبان علي. فشعور الذين انتقلوا إلى العالم الآخر غير شعور الذين يعيشون هنا على الأرض. فإن كان الإنسان الذي أسأت إليه شخص بار فثق أنه قد غفر لك أما إذا كان شريرا وقد مات دون أن يغفر لك فلا شك أن ما يناله من عذاب فكر ونفس وهو في الجحيم سوف لا يعطيه فرصة للتفكير في إساءتك لأن عدم مغفرته لك يزيد من ألمه وعذابه ولا ننسى قصة غنية لعازر الذي كان يطلب الرحم لأقربائه وهو معذب لوء 16-28 يقول الكتاب إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما فإن سمع لك ربحت أخاك مت 18-15 فهل لابد أن أذهب إلى من أخطأ إلي وأعاتبه؟ ألا يكفي أن أسامحه من قلبي؟ الجواب من الجائز أنك سامحته من قلبك ولكن شعوره هو مختلف وربما هو غضبان عليك في شيء بسببه قد أخطأ إليك فالعتاب هنا يصفي القلوب وهكذا تكون قد ربحت أخاك كما قال الكتاب كما أنك بهذا العتاب تحرص على بقاء الود متصلا فلا تقطعه تلك الاساءه التي صدرت من اخيك ضدك كما أن ذهابك اليه يقضي على ما يكون في قلبك من اعتزاز بكرامتك الشخصية مفضلا عليها الاتضاع لكن نجنا من الشرير هكذا علمنا الرب ان نقول في صلاتنا كل يوم لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير متى 6-13 فما هي أعماق هذه الطلبة التي نطلبها من الرب يوميا تواضع في الصلاة حيث نقف أمام الله كخطاط نقول له اغفر لنا وكدعفاء نقول له نجنا من الشرير عن الماضي نقول اغفر لنا وعن المستقبل نقول نجنا من الشرير إنها طلبة إنسان متضع يعرف أنه معرض للتجربة أو معرض للسقوط وهو لا يعتد بقوته ولا يغتر واثقا بنفسه وإنما يصرخ إلى الله طالبا منه أن يحميه وينجيه إنه في تواضعه يعترف بقوة الخطية والتي قال عنها الكتاب إنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء أمثال 7-26 يعترف في صلاته أنه ليس فوق مستوى السقوط فهو ذا تحذير الرسول من هو قائم فلينظر لألا يسقط كورونسوس الأولى 10-12 لأنه ليس أحد معصوما والكتاب ينصحنا قائلا لا تستكبر بل خف رمي 11-20 دام الأمر هكذا فنحن محتاجون يا رب إلى معونتك الإلهية ألست أنت القائل بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا يوحنا 15 -5. ولهذا قال المرتل في المزمور إن لم يحرص الرب المدينة فباطلا سهر الحارس مزمور 127 واحد. لذلك أنت الذي تنجينا لأننا لا نقدر أن ننجي أنفسنا إننا لسنا أعظم من سين الذين سقطوا لسنا أعظم من أبينا آدم الذي سقط وهو في حالة روحية فائقة الطبيعة الحالية ولسنا أكثر روحانية من داود مسيح الرب رجل الصلاة والمزامير ولا نحن أحكم من سليمان الذي أخذ الحكمة من الله وصار أحكم أهل الأرض ولا نحن أقوى من شمشون الذي كان روح الرب يحركه قدى 13-25 وكل هؤلاء سقطوا لذلك نصرخ نجنا من الشرير ونحن نعرف أيضا قوة إبليس الذي يحاربنا هذا الذي قال عنه القديس بطرس الرسول إن إبليس عدوكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو رسالة بطرس الأولى 5-8 ونحن نعترف أننا بقدرتنا الشخصية لا نستطيع أن نقوى عليه ولكننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا في لبي لذلك كلما نتذكر قوة إبليس وحيله ومقره وإلحاحه وخداعه نصرخ قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير وهنا نسأل ما هي هذه التجارب وما معنى الدخول فيها التجارب وأنواعها هناك تجارب مادية في مشاكل الحياة العادية وتجارب أخرى روحية قد تمس مصير الإنسان وابديته وهناك تجارب من الله وتجارب أخرى من الشيطان التجارب التي من الله هي للخير ومن أمثلتها تجربة الرب لأبينا إبراهيم في تقديم ابنه الوحيد محرقة وقد خرج من هذه التجربة مزكى وأفضل حالا ونال برقة من الله ولم يصبه ضرر تكوين 22 واحد وعن هذا النوع من التجارب قال القديس يعقوب الرسول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا لكي تكونوا نامين وكاملين غير ناقصين في شيء يعو واحد اتنين والتجارب التي من الله تتميز بالآتي أولا هي للخير وثانيا معها المنفذ وثالثا هي في حدود طاقتنا واحتمالنا وعنها قال الرسول ولكن الله أمين الذي لا يدعوكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل كورنسوس الأولى عشر هذه التجارب التي من الله لا نقول عنها لا تدخلنا في تجربة ولا نقول عنها نجينا من الشرير هذه التجارب التي من الله ليست هي التي نقول عنها نجنا من التجارب ولا هي التي نقول عنها نجنا من الشرير لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا بنوع التجارب الشريره يعقوب 1.13 التجارب الشريرة إن التجارب بالخطيئة والعثرات ليست هي من الله مثل ما جرب يوسف الصديق من امراه فوطيفار تكوين تسعة ومثل النصائح الشريرة التي كان أخاب الملك يتلقاها من زوجته إيزابل ملوك الأول واحد وعشرين ومثل المشورة التي قدمها أخي توفل لابشالوم صمويل الثاني خمستاشر واحد ومثل العثر التي وضعها بالعام لهلاك الشعب رؤية نين. إذاً عبارة لا تدخلنا في تجربة، إنما تعني التجارب الشريرة. أي نجنا من التجارب التي تتسبب في سقوطنا أو التي تهدد أبديةنا. ولا نعني إطلاقا التجارب التي هي مجرد اختبارات لتسكينا ولمنحنا البركات. لذلك. فنحن بعد عبارة لا تدخلنا في تجربة نقول مباشرة لكن نجنا من الشرير معنى كلمة الشرير قد تعني الشيطان أو الناس الأشرار فالناس الأشرار يلقون عثرات في طريق القلب كما حدث لشمشون من دليلة قضاه 16 ولسليمان من النساء الغريبات التي أملنا قلبه وراء آلهة أخرى ملوك الأول 11-4 وكما يقول الكتاب المعاشرات الراضية تفسد الأخلاق الجيدة كورونسوس الأولى 15-33 وكما يحذرنا المزمور الأول من طريق الخطاه ومن مجالس المستهزئين مزمور واحد وقد يكون الشرير من الإخوة الكذبة أو أناس نشأوا أولا داخل الكنيسة، كما تحدث القديس بولس الرسول عن متاعبه فقال بأخطار من إخوة كذبة كورنثوس التاني 11 وكما قال القديس يوحنا الحبيب منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. رسالة يوحنا الأولى 219 ومن الذين نشأوا داخل الكنيسة ولكنهم انضموا إلى الشرير الهراطقة والمبتدعون وكل من يعلم تعليما خاطئا ومنحرفا داخل الكنيسة عن هؤلاء نقول أيضا نجينا من الشرير وما الناس الأشرار سوى جنود للشيطان الشرير ينفذون خططه وينشرون أفكاره ولا شك أن الشيطان هو الشرير الأول الذي نطلب من الله أن ينجينا منه وقد لقبه الكتاب بكلمة الشرير حينما كتب معلمنا القديس يوحنا الحبيب إلى الشباب قائلا كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير رسالة يحن الأولى 2 -14. وكما قال أيضا كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه رسالة يحن الأولى 5-18 ولا ننسى أن الشيطان وجنوده يلقبهم الإنجيل المقدس في كثير من المواضع بالأرواح الشريرة هذا الشيطان الشرير هو نفسه الذي نطلب من الرب أن ينجينا منه وهو الذي نكحده في المعمودية هو وكل حياله الرضيئة والمضلة وكل جيشه وكل سلطانه وهو الذي نطلب من الرب أن ينتهره عند اقترابه منا، متذكرين قول الملاك ميخائيل له لينتهرك الرب يهوز تسعة ومتذكرين أيضا قول ملاك الرب الذي دافع عن يهوشع الكاهن العظيم قائلا للشيطان الذي كان يقاومه لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب أفليث هذا شعلة منتشله من النار زكريا 3-2 وقد يكون الشرير الذي نطلب النجاة منه هو القلب إذا خدع من الشهوات لأنه من كنز القلب الشرير تخرج الشرور متى 12-34 وعن هذا القلب وشهواته يقول معلمنا يعقوب الرسول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من كبل الله ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية يعقب واحد إتناشر والإنسان في التخلص من شهوات قلبه يحتاج إلى معونة من عمل النعمة وقد يكون الشرير هو الجسد غير الخاضع لقيادة الروح الجسد الذي يقاوم الروح ويشتهي ما هو ضد الروح غلطي خمسة سبعة فيسلك الإنسان حسب الجسد وليس حسب الروح رمية 8 واحد هذا الجسد الذي قال عنه القديس بولس الرسول من ينقذني من جسد هذا الموت وقال أيضا ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح رمي 7 24 هذا الجسد الذي خلقه الله صالحا ثم تمرد نقول عنه نجنا من الشرير لأن الإرادة حاضرة عندي أما أنا أفعل الحسن فلست أجد رمي 7 18 لذلك لا تدخلنا في تجربة لا تدخلنا في تجربة ما معنى هذه العبارة؟ معناها لتكن التجارب تجاربنا من الخارج ولا تدخل إلى قلوبنا ولا ندخل نحن إلى أعماقها كالمياه التي تصطدم السفينة من الخارج فلا تضرها ولكن ان تسربت إلى داخلها تغرق فلتحاربنا الأفقار من الخارج ولكن لا تدخل إلى مشاعرنا وإن في القلب وتؤثر كن يا رب رقيبا على التجارب ولا تسمح لها أن تدخل في أعماقها بطرس الرسول لم يضع أمامه عبارة لا تدخلنا في تجربة إنما افتخر باطلا بقوله لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك ولأنه لم يطلب هذه طلبها من أجله السيد الرب بقوله طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك لو 22 31 كان معرضا للضياع اذ لم يتضع امام الرب ويقول لا تدخلنا في التجربة ولكن هل نحن نكتفي بهذه الطلبه ام علينا واجب واجبنا نحن نطلب من الله ان لا يدخلنا في تجربة ولكن ليس معنى هذا ان نكسل ونهمل روحانياتنا فالرب مستعد ان يستجيب وينجي ولكنه يقول لنا اصهروا وصلوا لالا تدخلوا في تجربه مت 26 41 اذا الصهر شرط لالا تاتي التجربه بغته فتجدنا نياما مرقس 13 31. هناك عبارة هامة في مثل الحنطة والزوان نقول وفيما هم نيام زرع العدو زوانا متى 13 35. لذلك ليتنا نصهر وفي كلام القديس بطرس عن قوة العدو بدأ بقوله اصحوا واصهروا لأن عدوكم مثل أسد ذائر بطرس الأولى خمسة ولست أريد أن أستفيد في أهمية الصهر فقد وضعت لكم كتابا عن الصهر الروحي أنتقلوا إلى نقطة أخرى يجب علينا أيضا مقاومة العدو هل نكتفي بعبارة نجنا من الشرير ونسكت؟ كلا فالكتاب يقول قاوموا ابليس يهرب منكم يعقوب أربعة سبعة ويقول أيضا قاوموه راصخين في الإيمان بطرس الأولى 5-9 وإلى أي حد تكون المقاومة يقول القديس بولس الرسول موبخا العبرانيين لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية عبرانيين 12-4 هناك أيضا الجهاد الروحي والصراع ضد العدو إن الرسول قال البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس ويشرح لنا تلك الاسلحه الروحيه ويقول لأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية آفاس الستة حداشر إذن لا نكتفي بمجرد الصلاة بل نجاهد أيضا الله مستعد أن يستجيب صلواتنا ويعمل لأجلنا ولكن علينا أن نشترك معه في العمل لأجل خلاصنا نبذل كل جهدنا لكي نبرهن أن إرادتنا متجهة إلى الله وقلوبنا معه ونترك إلى الله أن يكملوا نقص قدرتنا دون تكاسل أو تراخ منا. نهرب من أسباب الخطيه ونسلك بتدقيق نهرب من كل أسباب الخطيه ومن المعاشرات الرضية ولا نستسلم إلى الأفقار الخاطئة بل نطردها ونطيع الكتاب في قوله اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء فاهمين ما هي مشيئة الرب امتلئوا بالروح أفاسس خمسة وهكذا يكون سلوكنا متمشيا مع صلواتنا وينجين الله من الشرير لأننا نرغب ذلك ما أصعب أن ينجين الرب ولكننا نحن نسعى إلى الشرير بالمسيح يسوع ربنا نحن بإضافة هذه العبارة نتذكر قول السيد الرب لكي يعطيكم الآب كلما طلبتم باسمي يوحنا خمستاشر كذلك قرر عبارة تطلبون في اسمي يوحنا ستاشر بل إنه يقدم لنا وعدا يؤكد عليه ويكرره فيقول مهما سألتم باسمي فذاك أفعله ليتمجد الاب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله يوحن 14 13. إذن فلنطلب باسمه فهذا يدل على إيماننا به كما يدل على ثقتنا بمحبته لنا وثقتنا بوعده وإتمامه وهو أيضا يؤكد أهمية اجتماعنا في الصلاة باسمه فيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم متى 18 20 هنا تظهر اذا أهمية الصلاة باسمه حتى يكون في وسطنا ويستجيب صلواتنا بل ان الرب يعاتب تلاميذه على انهم لم يطلبوا شيئا باسمه فيقول لهم الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا يحن 16 24 إذا طلبنا باسم ربنا يسوع المسيح هو تنفيذ لوصية إلهية ونلاحظ أن إخوتنا البروتستانت الذين يعاتبوننا على إضافة هذه العبارة هم أنفسهم يستخدمونها في خاتمة كل صلواتهم تقريبا وإن كانوا لا يذكرونها ضمن الصلاة الربيه إذن الطلب باسم ربنا يسوع المسيح هو لائق ومفيد ونحن نستخدمه مع الصلاة الربيه لأنها الصلاة الأكثر استخداما منا في كل يوم وفي كل مناسبة وفيما نذكره باسمه الثلاث يسوع أي مخلص وهو اسمه بالميلاد والمسيح وهو اسمه في رسالته بيننا كممسوح للخدمه كاهنا وملكا ونبيا وايضا عبارة ربنا تدل على ايماننا بلهوته وكل التلباط التي ذكرناها في الصلاة الربية إنما كل منها بالتفصيل نطلبها باسم ربنا يسوع المسيح هذا الذي له القوة والمجد إلى الأبد آمين لأن لك الملك والقوة والمجد سبعة الباطن طلبناها من الرب في هذه الصلاة تشمل كل حياتنا الروحية بل تشمل قبلها كل ما نرجوه من أجل ملكوت الرب وانتشاره وما يرافق هذا الملكوت من تنفيذ مشيئة الرب على الأرض كما هي منهفذة في السماء وما يرافق هذا أيضا من تقديس الجميع لإسم الرب فلا إنكار له ولا تكديف وذكرنا طلبات خاصة بنا من جهة الماضي مثل اغفر لنا ومن جهة الحاضر مثل خبزنا أعطنا ولا تدخن في تجربة لكن نجينا من الشرير بعد هذا نضع تبريرا لكل تلباطنا بقولنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الابد آمين لك الملك أنت يا رب تملكنا كلنا لأنك اشتريتنا بدم ثمين ولأنك خلقتنا من العدم وأنت تملك هذا العالم كله للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها فإن قلنا ليأتي ملكوتك لا نكون بهذا قد أضفنا إليك شيئا ليس لك إنما هو ملكك الخاص الذي يريد الشيطان أن يغصبه منك فلا تسمح له بذلك من أجل مجد اسمك وما دام لك الملك إذا فلتكن مشيئتك نافذة في ملكوتك مطاعة من كل خدامك وتخضع لك كل ركبة ما في السماء وعلى الأرض وبهذا يتقدس اسمك وما دام الملك لك إذا فأنت تملك الخبز الروحي الذي تعطيه لنا من أجل نمونا ومن أجل حياتنا الأبدية وما دام الملك لك إذا فأنت تملك أن تصدر العفو عن أي مذنب في ملكوتك يطلب رحمتك ويسأل الغفران محتميا بالدم الذي تم مع عدلك وما دام لك الملك إذن فيناسب ملكك جدا أن تنجينا من التجارب التي تبعدنا عن ملكوتك وأن تنجينا من الشرير الذي يقاوم ملكوتك ويحاول أن يجذبنا إلى ملكوت آخر تسيطر عليه أعمال الظلمة غير المثمرة إننا نطلب هذه الطلبات ليس من أجل أنفسنا فقط بل من أجل ملكوتك ان استجبت لنا ينتشر ملكك على الأرض ويدوم ولا نخرج نحن عن طاعتك ولا ننفصل عن ملكوتك ولا يختطفنا منك هذا الذي تلقب قديما بلقب رئيس هذا العالم إننا نطلب هذه الطلبات لأننا نعترف أمام أنفسنا وأمامك بأنك أنت وحدك الملك علينا بل أنت ملك الملوك ورب الارباب وملكوتك هذا هو إلى الأبد، كما نقول في ختام الطلبة. سلطانك سلطان أبدي، ما لن يزول، وملكوتك ما لا ينقرض. دانيال سبعة ليس هو ملكا مؤقتا، وليس هو مجرد ألف سنة على الأرض، إنما هو ملكوت أبدي، ما لا ينتهي. هو إلى الأبد. حيث نعيش معك في السماء ونحن نطلب هذه الطلبات ليس فقط لأن لك الملك إنما أيضا لأنه لك القوة لك الملك ولك القوة التي تحمي بها هذا الملك أنت الإله القوي الذي نترنم بقوته في صلواتنا فنقول قدوس الله قدوس القوي وليست كل القوات المقاومة لملكك بقادرة أن تعمل شيئا بل حتى المقاوم الذي قيل إنه سيظهر في آخر الزمان أي المسيح الدجال الذي سيصنع آيات وقوات وعجائب بمساندة الشيطان نرى مأساته ونهايته تتركز في عبارة الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه تسالونيكي الثانية 2-8 إن الشيطان ليس إلها للشر فنحن نؤمن بإله واحد فقط هو أنت وما الشيطان سوى مخلوق من مخلوقاتك تحت قدرة سلطانك تبيده بقوتك الشياطين تراق فتصرخ وتقول أجئت قبل الوقت لتهلكنا وأنت كنت تطرد هذه الشياطين من المصروعين بل أعطيت أولادك أيضا أن يطردوها وقد فرح الرسل قائلين لك حتى الشياطين تخضع لنا باسمك وأنت أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو لذلك نحن نعلم أنك قوي وقد أظهرت قوتك في كل المعجزات التي عملتها في القديم والتي ما زلت تعملها كل يوم ولهذا نصفك في قوتك بعبارة القادر على كل شيء وفي ظل هذه القدرة نحن نطلب منك لأن لك القوة وكل ما نعجز أمامه نحن نرى قوتك قادرة عليه فنتغنى بقول الكتاب غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله بل هناك شيء آخر يملأ قلوبنا فرحا ورجاء وهو إنك أنت قوي وتمنح قوتك لأولادك أنت يا رب تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر أيوب 42 ويقول الكتاب أيضا كل شيء مستطاع عند المؤمن ويقول القديس بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني إذن أنت قوي ومصدر كل قوة وكل من يتبعك يقوى بقوتك لهذا كل من يتبعك يحتمي في قوتك القادرة على كل شيء ان طلبنا وقلنا ليأتي ملكوتك أو لتكن مشيئتك نؤمن تماما أن لك القوة التي تستطيع بها أن تملك كل شيء وأن تنشر ملكوتك ولك القوة التي تنفذ بها مشيئتك يكفي يا رب أن تريد وإن أردت يتمم كل شيء بقوتك لذلك حينما نقول لتكن مشيئتك إنما نقصد على كل ما نطلب ولكن القوة أن تنفذ بها أيضا أن تكون مشيئتك موافقة أو على وجه أصح لتكن مشيئتنا موافقة لمشيئتك ولك القوة أن تعمل وأن تنفذ وأن تستجيب وحينما نقول نجينا من الشرير نؤمن تماما أن لك القوة التي تنجينا بها كما نجيت آبائنا من قبل كذلك لك القوة التي بها لا تدخلنا في تجربة إننا نطلب من الله القوي الذي إذا أراد فعل. ولا يعثر عليه أمر نطلب كل تلبات هذه الصلاة لأننا مؤمنون أن لك الملك والقوة وماذا أيضا وأيضا لك المجد كل تلباتنا هي من أجل مجد اسمك ولسنا نطلب من أجل مجد أنفسنا لهذا بدأنا كل تلبات هذه الصلاة بعبارة ليتقدس اسمك وكل ما سوف تعطينا من طلبات إنما يقولوا إلى مجدك فإن جونا من الشرير وكان لك ملكك في قلوبنا ونفذت مشيئتك على الأرض كما هي في السماء كل هذا يكون سببا لمجد الآب السماوي وهذا المجد هو لك وحدك البشر كلهم تراب ورماد والأرض كلها تفنى وتبيد وأنت وحدك الباقي في مجدك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب يبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى عبرانين واحد إتناشر إذن تمجد يا رب في حياتنا لأن لك المجد إلى الأبد آمين لا يكن مجدك فينا إلى لحظات كما حدث في ظهور موسى وإيلي معك في النور على جبل التجلي إنما ليكن مجدا إلى الأبد على الأرض وفي السماء لأن لك المجد وفي البر الذي تعطيه لنا يكون المجد لك يا غافر الخطايا ومانح العطايا والمنجي من الشرير ولكن لعل البعض يسأل عن عبارة بالمسيح يسوع ربنا لماذا أضيفت وهي ليست في أصل الصلاة التي علمنا الرب إياها حقا إنها ليست في الأصل ولكن السيد المسيح الذي وضع هذه الصلاة هو نفسه الذي علمنا أن نطلب كل طلبة باسمه وإننا ان طلبنا باسمه يستجاب لنا منه ومن الآب وبخاصة في الإنجيل يحن البشير حيث يقول الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم يحن 16 ويعاتب تلاميذه بعد هذا النص مباشرة بقوله إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا ما دام الطلب باسمه يؤدي إلى استجابة الصلاة إذا فلتكن كل صلواتنا بالمسيح يسوع ربنا ويقول أيضا في يوحنا 5-16 أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي ويقول أيضا في يوحنا 14-12 ومهما طلبتم باسمي فلذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن إذن الطلب باسم المسيح يسوع مناسب جدا وموافق لمشيئة الآب لماذا؟ لكي يتمجد الآب بالابن لهذا كله علمتنا الكنيسة المقدسة أن نقول هذه العبارة في نهاية الصلاة الربانية ليس جزءا من النص إنما بناء على تعاليم السيد المسيح نفسه وتوجيهه لنا في الصلاة في نصوص كثيرة ذكرنا بعضها فإضافتها موافقة للتعليم الانجيلي وموافقة للتعليم الإلهي ويجب أن نقولها ليس في هذه الصلاة فقط إنما في كل صلاة فنذكر أمام الاب اسم ابنه الوحيد الذي أحبه حتى المنتهى وأطاعه حتى المنتهى وأرضاه كامل الإرضاء ودفع ثمن العدل الإلهي عن كل الخطاه الذين يؤمنون باسمه وكان محرقة سرور وذبيحة حب وهو الشفيع الذي يشفع فينا بدمه الذي قدمه قفارة عنا له المجد والملك إلى الأبد آمين وبهذا ننتهي من تأملاتنا في الصلاة الربانية